بسم الله الرحمن الرحيم عنوان الكتاب البوابة السوداء صفحات من تاريخ الإخوان المسلمين الكتاب الأول بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم وافئدتهم هواء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 فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله ان الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات وبرز لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أنما هو إله واحد وليَذكر الألباب إهداء إلى أشق السجن الذين تحملوا ضراوة المحنة وآلام الغربة في إيمان وصبر ذكرى أيام قضيناها هناك وراء السدود والقيود نرجو أن تكون في ميزان الحسنات يوم الحساب والله من وراء القصد أحمد رائف مقدمة الطبع الأولى الشرعية البوابة السوداء أخي القارئ إن هذا الكتاب الذي نقدمه إليك وثيقة اتهام خطيرة لا تدين نظاما بعينه بل تدين جيلا بأكمله لأن النظام لم يقوى على ارتكاب هذه الفظائع إلا بعد أن استخف بالإنسان على الخريطة العربية كلها ومن العجيب المخجل ليس للنظام فقط بل للجيل بأكمله أن ترتكب كل هذه الفظائع تحت شعار الحرية. واليوم وبعد أن تكشفت عيوب وبعد أن تكشفت عيوب ذلك النظام إلى درجة الفضيحة، هل استطاع المواطن العربي؟ أن يصل إلى مرحلة الوعي بحيث لا يسمح للجريمة أن تتكرر من جديد وأولئك الذين بغى عليهم الجلادون ورفضوا الظلم وأعلنوا الرفض بكل شجاعة وإباء هل هم قادرون على الإفادة من التجربة المره؟ ليأخذوا بيد هذا الشعب الذبيح على يد أولئك الطغاة الذين انكشف أمرهم وبانت عورتهم وهل أيقن الشعب أن الدواء الناجح للخلاص هو نبذ كل الشعارات والمبادئ التي ازكمت الأنوف بعد التجربة القاسية وأن السبيل الوحيد للعزة والكرامة هو طريق الإسلام والإسلام وحده أما مؤلف هذا الكتاب فهو واحد من بين عشرات الألوف الذين آثروا البلاء وعانوا مرارة السجن فكتبت حروف كتابه بدمه فكتب حروف كتابه بدمه ليقدم تجربته للتاريخ لتكون رفدا للأحرار على طريق الحرية الطويلة وكذلك لتكون وسيقة للتاريخ الذي سيكشف الطيب من الخبيث إن مسؤولية الناشر في هذه المرحلة المضطربة من تاريخ العروبه والإسلام أن يقدم المادة الفكرية القادرة على إزالة الغشاوة عن عيون النائمين وأحسب أن أحمد رائف في كتابه البوابة السوداء التاريخ السري للمعتقل كان واحدا من القلة النادرة في ساحة الفكر العربي الذي قدم زادا فكريا على مائدة الحرية حسن التل مدير ورئيس تحرير دار اللواء الأردن عمان ناشر الطبعة الأولى عمان في مارس سنة 1974 ميلاديا بسم الله الرحمن الرحيم تقديم المؤلف للطبعة الأولى كان لا بد من قدر غير قليل من الشجاعة. حتى أمسك القلم وأخط الصفحات التي بين يدي القارئ الكريم ففي هذا الكتاب قصة طغيان أجهزة الأمن ووصولها إلى أبعد مدى في العبث بأرواح الناس وأمنهم حتى احالوا نهار مصر إلى ليل طويل بالغ الحلكة شديد الوطأة ولعلي إذ أقص عليكم قصة ما حدث لي من لحظة أن طرق بابي من لحظة أن طرق بابي ضابط المباحث عند الفجر حتى قدر لي أن أخرج حيا بعد سنوات أقول لعلي بهذا أعطي علامات تضيء لنا طريقا بد من أن نسلكها كمجتمع ان له أن يأخذ مكان القيادة والريادة بعد نوم طويل بعضه في سراديب الشيطان الملتوية حيث اودعت طليعة هذا الشعب بالسجون والمعتقلات وبعضه الاخر في جحور الخوف المحض والانتظار الطويل ويأتي هذا الكتاب في اعقاب فترة طويلة من الاستبداد السياسي وحكم الفرد في مصر وقد طويت هذه الصفحة وفتحت بدلها اخرى جديدة نرجو لها ان تزدهر وتعيد إلى مصر ما فاتها من خير كثير هذا الكتاب للناس جميعا صغيرهم وكبيرهم رجالهم ونساؤهم إن الذي يسمح بالطغيان في بلد ما هم أفراد الشعب وإذا كان الناس على درجة من الوعي فلن يسمحوا أن يستبد بهم أن يستبد بهم حاكم مهما على شأنه وذا عصيته وأتاهم بالشمس والقمر وخلق فيهم العزة والكرامة في الخطب والتصريحات ولا ريب أن العزة الحقيقة. أن العزة الحقيقية في أن يعيش الناس أحرارا في أمن من طرقة الفجر المفسعة والعزة الحقيقية في أن يقول كل واحد ما يريد أن يقول وأن يعبر عما تلج في صدره وعقله دون خشية السجن أو الاعتقال وإني أقدم هذا الكتاب إلى القراء ليعرف الجميع بعضا مما حدث في معتقلات أجهزة الأمن في مصر قبل أن ينتهي عهدها إلى غير رجعة إن شاء الله فلتقرؤوا هذه الصفحات وليتحول ألمكم من هول ما جاء بها إلى إصرار عاقل على أن لا يتكرر ما حدث ثانية وأذكركم أن سيادة القانون لا تصنعها القرارات بقدر ما يقرها وعي الشعب وحسن إدراكه وطرح الجبن جانبا والذي يسكت على الاستبداد لابد أن ينكوي بناره والساكت عن الحق شيطان اخرس فهذا الكتاب ليس للتسلية رغم ما فيه من تسلية مرة ولكنه وثيقه ينبغي أن توضع نصب اعيننا دائما حتى يقف الناس في الوقت المناسب ويحول بين الظالم وظلمه وكفى ما حدث فقد دفع المجتمع ثمنه غاليا وكنت قد خشيت على هذه الأحداث أن تأخذ سبيلها إلى المسيان والضياع فأردت أن أسجل جانبا منها كوثيقه أقدمها إلى محكمة التاريخ وقد ارتفعت ألسنة في هذه الأيام تدين ما كان أيام الاستبداد ومن أصحاب هذه الألسنة من اكتوى بنار هذا الاستبداد ولهؤلاء نقول لهم سلام عليكم بما صبرتم أما أولئك الذين كانوا يحرضون الظلمة ويحلون لهم ما يفعلون على صفحات الصحف ويهللون أثناء سلخ الضحايا ويرسلون صفيرا عاليا والأسود تنهش لحم الشهداء ثم ذهب العهد وبدأت حياة جديدة في مصر وبدأوا ينتقدون وينعو وينعون على الظلم والظالمين فلهؤلاء نقول لهم ما أخبثكم وأتعسكم أين كنتم آنذاك ألم تكونوا سدنت هذا الضلال ألم تكن الأقلام في أيديكم وأنتم للأسف كثر وجميعكم يعرف ما كان يدور في السجن الحربي وأبي زعبل والقلعة وكانت أجهزة الأمن هي التي تتولى تبليغكم بأنباء التعذيب لتغرس الخوف في نفوسكم آن الأوان أن نتذكر هذه الويلات لا لننتقم منها بل لنتحاشاها في مستقبل الأيام وقد علمنا الإسلام أن نتسامح مع من آذونا وأن ندعو لهم بالهداية فنحن معشر المسلمين دعاة حضارة ونحن أولى من غيرنا بالتخلق بأخلاق الإسلام ولنحتسب كل ما حدث لنا عند الله سبحانه وتعالى حيث لا يضيع عنده شيء ويثيب المؤمن الصادق على ما يصيبه في الحياة حتى الشوكة يشاكها والأمر كما تعلمون لم يكن شوكا بل كان سياطا من عذاب واسياخا من حديد أحمر وأرجو من الله عز وجل أن يجمعنا على الخير ليس في السجن ولكن في معترك الحياة الفسيح حيث العمل الدؤوب لرفع كلمة الإسلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين أحمد رائف بيروت في الاثنين السابع عشر من شهر صفر سنة 1394 هجريا الموافق 11 من شهر مارس سنة 1974 ميلاديا مقدمة الطبعة الثانية الشرعية قدر لكتاب البوابة السوداء رواج كبير بين القراء في العالم العربي والإسلامي وقد طبع الكتاب أكثر من عشرين طبعة في دول مختلفة وقام على نشره وتوزيعه كثيرون عرفت بعضهم ولم أعرف البعض الآخر وفي الحالين لم أتقاض مليما واحدا من كل هذه الطبعات وكان عزائي أن رواج الكتاب معناه أن الناس يعرفون ما يجري في السجون وأن هذا يكون سببا في عدم تكرار ما حدث وأن يسود القانون وتهب رياح الحرية على هذه البلاد التي شاء لها سوء الطالع أن تظل ابدا ليس باليسير تحكمها عصبة ويتغشاها إله والكل يدين له بالطاعة والولاء ليس باليسير تحكمها عصبة ويتغشها إله والكل يدين له بالطاعة والولاء والويل لكل والويل كل الويل لمن يخرج يخرج عن سلطانه أو يفكر في عصيانه البوابة السوداء تغلق بمصراعها على شعوب بأكملها. فتحول بينهم وبين رؤية الحقائق وتحجب عنهم حقهم في عيش كريم وكرم العيش أن يكون للإنسان رأي في حياته كيف يعيش ومن يحكمه وأن يسمع له إن أراد الحديث ويمنح الفرصة الكاملة ليدلي برأيه فيما يشاء من أشياء حرية في اختيار من يحكمه حرية في اختيار من يمثله حرية في التعبير عما يراه حرية في اختيار النظام الذي يرتضيه على الأقل بالرأي والكلمة البوابة السوداء قد أوصدت على الحاكم والمحكوم على حد قد أصدت على الحاكم والمحكوم على حد سواء ومن بينهما حجاب وعلى الأعراف رجال صار الحاكم في هذه البلاد في حجاب منيع من أصحابه وحاشيته وأجهزته فهو لا يرى إلا ما يرون وهم الذين يصنعون قراره ويمدونه بالمعلومات ومن ثم فهو لا يعرف ما يدور إلا من خلال هؤلاء وهم بشر ليسوا كسائر البشر يصيبون ويخطئون ولكنهم مختلفون فهم يخطئون ولا يعرف, ولا يعرف الصواب طريقه إلى قلوبهم وعقولهم أبدا ومن لا يصدق فليفتح كتاب التاريخ وكتاب التاريخ الحديث في هذه البلاد مليء بالعبر والشواهد البوابة السوداء قد أغلقت على شعب مسكين لا يكاد يجد قوت يومه يريد أن يصل صوته إلى من يحكمه فلا تجيبه غير صرخات المعذبين وصفير الصياط وصفير الصياط وأصوات الزنازين وهي تغلق في عنف وصرامة ارتفع الحجاب منيعا بين الحاكم والمحكوم لم يعد أحدهما يفهم الآخر لأنه لا يراه ولا يسمعه هذا في واد وذاك في واد آخر وصرنا بين شعب قد صنعته الأجهزة وقدمته لحاكم لا يعرفه الشعب ولا يفهمه وبينهما مرارة وكراهيه واحتقار صامت وتربص بالآخر كل من الاثنين يتمنى زوال الآخر وهي حالة فريدة من حالات التاريخ لعل قريبتها ومثيلتها تلك الأيام التي كانت تعيشها مصر أيام المماليك مماليك يعرف كل واحد منهم الآخر يتهادنون ويتقاتلون وما الشعب إلا أجراء يعملون بالضيعة لزيادة الغلة وهؤلاء الأجراء لا يعرفون شيئا عن سادتهم العظماء فهم يفكرون فيما يفكرون وماذا يفعلون ولكنهم يسوقونهم كالنعاج إن كان هناك قتال بين بعضهم البعض أو بينهم جميعا وبين آخرين وهذا الحجاب المنيع بين السلطان وبين الإنسان في هذه البلاد قد تكون عبر سنين صنعته الملابسات وكرسته الحوادث حتى صار شيئا لا ينكر قد تمثل في أجهزة وتشكيلات لها عقلها الخاص ونظامها الذي تحميه ووجهة نظر غريبة لا يفهمها سواهم وهم يكرهون الحاكم والمحكوم على حد سواء البوابة السوداء قد أغلقت بمصراعيها على قلوب هؤلاء الناس وعقولهم حتى زاد الفرقة والكراهيه بين الحاكم والمحكوم فلا عيش لهم إلا في ظل هذه الكراهية المتبادلة ومن هنا يأتي دورهم وتبرز أهميتهم فهم يحكمون الشعب والحاكم في وقت واحد الشعب يمقتهم ويكرههم ويخشاهم ويهابهم في آن واحد ويتمنى لو نقلوا كلمة صادقة عنه إلى السلطان وهم لا يفعلون في أغلب الأحيان إلا بالقدر الذي يتفق مع مصالحهم ويحقق أهدافهم وأجعلهم دائما في عليين والحاكم يسألهم ويصدقهم ولا يرى إلا ما يرونه وإلا انفرط العقد وضاع النظام وذهب كل واحد إلى بيته وفي مثل هذه البلاد لا طريق ينفذ منه الحاكم ينفذ منه الحاكم إلى المحكوم أو المحكوم إلى الحاكم إلا عبر هؤلاء الغلاظ إلا عبر هؤلاء الغلاظ الشداد والكل في غفلة وفي حجاب عن الآخر وكم من أموال تنفق وأرواح تزهق لتظل هذه, الهوة لتظل هذه الهوة ابديه حتى يرتفع على الأعراف رجال كيف يمكن للحاكم أن يرى المحكوم ويسمع صوته ويعيش مشكلاته ويعرف آلامه وآماله كيف يستطيع الحاكم أن يطلع على المحكوم من وجهة نظر الأخير كيف يحس نبضه ويعرف ما يريد مشكلة عويصة أعية الأذهان وكلت النفوس دون الوصول لغايتها مع بساطتها وسهولتها وإمكانيتها ويتحقق حلم السلام والرخاء والأمن ومن يدري لعل الكون يتغير إن التقى الحاكم بالمحكوم ولكنه حجاب منيع من الصلف والقوة والقهر هناك من يريد أن يثبت وجوده وأهميته والحاجة إليه ولو أدى هذا إلى دمار شعب بأكمله حاكمه ومحكومه ولن يؤدي هذا إلا إلى الكوارث التي لا تبقي ولا تذر البوابة السوداء إذا أغلقت تجعل الحاكم يبيع ويشتري في الأمة دون وازع أو رقيب أو حسيب وتنصب منه زعيما ملهما أثكاره وحي من السماء وكلامه قدسي منزل يبيع الأرض. والجيش والناس في لحظة من نهار صيف قائض شديد الحرارة ويضيع شرف الأمة على بحر من رمال لا أول له ولا آخر ثم يأتي الحجاب الحاجز فيملأ الشاحنات بالأنفار واجعلونهم يطبلون ثم يأتي الحجاب الحاجز فيملأ الشاحنات بالأنفار ويجعلونهم يطبلون ويزمرون ويرقصون لأن القائد المنهزم بقي في مكانه حاكما وأفهم المساكين البلهاء التعساء أنه لا عاصم لهم منه وأنه الأول والآخر ولا حاكم غيره ولا يهم من مات ولا يعنينا ما ضاع، ولكن النصر الأعظم أن يبقى الملهم يجر الناس من خراب إلى خراب ومن هوان إلى هوان حتى أدركتهم عناية الله بالموت أو القتل البوابة السوداء إذا أغلقت تجعل الحاكم يستهين بأمته وقومه ولا يعنيه أن يسخر الناس منهم وأن يكون هو سببا في ذلك فيقولون له اجعل اتفاقك مع أعدائك رهنا بموافقة قومك كما يفعلون فيقول لهم أنا الدولة وأنا الشعب وأنا القانون وأنا كل شيء ولا يعمل حسابا لشعبه حتى في الشكليات وتخرج صحافه الدنيا وتخرج صحافة الدنيا تقول إن الاتفاقية ينبغي أن يوافق عليها مجلس اليهود. حتى تصير سارية المفعول أما المسلمون فلا مجلس لهم البوابة السوداء إذا أغلقت تجعل الحاكم يترك كل أصحاب الخبرة والرأي في أمر الاقتصاد وهو أمر عظيم واجعل من لا يعرف يقرر ما لا يفهم في أمور الحياة ويتوقف كل شيء في هذه البلاد ويسأل القاصي والداني والكل يشهد أن الوزير الجاهل يضر ضررا عظيما بمصالح الأمة ورغم هذا يبقيه الحاكم ربما لأنه لا يصل إليه إلا ما يسمح به الحجاب الحاجز وربما لم يعرف بمدى الضرر الذي أصاب البلاد والعباد ويأتي حكم المحكمة فيندد بالقائمين على أمر الاقتصاد وينصح الدولة الا لا تعين في هذا المكان إلا من كان له خبرة أو حرص على مصالح البلاد وهو أمر لا يحتاج إلى نصيحة أو توجيه من محكمة فالمفروض أن يتم ذلك بشكل بدهي ورغم كل هذا فلا أحد يرى ولا أحد يسمع الحجاب الحاجز قد ملأ الآذان بالطين والعجين البوابة السوداء جعلتنا لا نستطيع نقد الحاكم إلا إذا مات أو قتل والحاكم الحالي في أي زمن هو العظيم القادر الفاهم وعصره هو عصر النقاء والطهارة والخير والنماء لا يخطئ ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ثم يموت فتنكشف الحجب ويبدو لنا أن كل ما عشناه كان وهما وخيالا وتظهر الخطايا وتطل الأخطاء والجرائم برؤوسها من بين سنايا تاريخ لم توشك صفحته أن تنطوي ويدور الزمن وتتكرر, وتتكرر نفس الأحداث وتتكرر نفس الأحداث والحجاب الحاجز يعظم ويعظم حتى كأنه يحجب السماء عن الأرض من يستطيع أن يرفع هذا الحجاب الحاكم أم المحكوم أم لاثنان معا إن نظرة إلى تاريخنا القريب تؤكد لنا أن الحكومات المتعاقبة قد أوقفت نمو هذا الشعب وحولته أو تكاد إلى شعب قاصر وعينت من نفسها وصايا عليه وصايا مستفيدا من مصلحته أن لا يبلغ الغلام رشده أبدا وعينت من نفسها واصيا عليه واصيا مستفيدا من مصلحته أن لا يبلغ الغلام رشده أبدا فلا ينبغي عليه أن يسمع أو يتكلم أو يفعل إلا ما يملى عليه أرادته الحكومات المتعاقبة فاقد الأهلية ضعيفا لا يقدر على شيء فيسهل عليهم حكمه والتسلط عليه والبيع والشراء دون معتراض أو احتجاج وأجبروه ألا ينقذ نظاما إلا وأجبروه ألا ينقض نظاما إلا بعد موت صاحبه وهذا الشعب القاصر هو الذي أنشأهم وأوجدهم وهو الذي صنع أمجادهم ولو أرادوا رد الجميل لما فعلوا معه هذا ولكانوا قدروا له دوره في تكوينهم وإضفائه النعمة عليهم وما الفرق بين الأوصياء القادرين والقصر المساكين الفرق هو القدرة والقوة والجبروت ولا شيء آخر الاستكبار والتعالي في الأرض ومكر السيء إنها كلمة قالها حكيم كن فردا في جماعة الأسود خيرا لك من أن تكون رئيسا على قطيع من النعاج ما الفائدة التي يجنيها المجتمع من شعب أبكم يعذب ويضرب وتلفق له القضايا أو تفصل له على مقاسه وتكون همة الناس أن تجرد, أن تجرد نفسها من كل محتوى فكري أو ديني حتى تبدو باهتة مسطحة مأمونة الجانب لا يخشى منها ومثل هذا النوع لا يصلح لشيء وهو عبء على الحياة نفسها الخائفون لا يعرفون الطريق الصحيح إلى النهضة والحضارة والازدهار ورغم كل ما نرى وما يمر بنا فإن الأصل لا يخبو أبدا هناك نور ينبثق من خلف الظلمة والأيام لا تجري القهقري والتاريخ يصوب يصوب إلى الأمام الدنيا تتغير ربما ببطء ولكنها تتغير إلى الأحسن بالتأكيد الذي ننشده من الناس أن تحاول بطريقة واعية أن تمهد لمكان لها صحيح في عالم قد لف ضد عفاء في عالم قد لف ضد عفاء أن يصر الناس اصرارا عاقلا على حكم أنفسهم وأن لا يتهاونوا في أقل جزئية من هذا مهما هانت في نظرهم فالطريق إلى أن تحكم الشعوب نفسها بنفسها طريق شاقة وطويلة والضحايا كثيرة على جانبيه ولا يبني الممالك كالضحايا كما يقول أحمد شوقي ودور الحكومات كبير في إصلاح الشعوب إن كان الخير رائدها فهي الوحيدة القادرة على رفع الحجاب الحاجز بجرة قلم كما يقولون ولكنهم لا يريدون أما الأجهزة فماذا نذكرها به غير الوطنية والمروءة والدين وكل معنى طيب ينبغي على الإنسان أن يتمسك به ويجاهد في سبيله ويستطيع كل إنسان أن يفهم واجبه على نحو شريف ومفيد لو أراد ونريد أن نقول هنا مقولة مشهورة رددها الناس العدل أساس الملك وبغيره لا يتحقق الانضباط والنظام وليس في التعذيب نظام وليس في جلد الناس نظام ولا توجد جريمة في هذا الكون تعادل التعذيب بريء والتمثيل به حتى ولو كان مسيئا وإن النظام الذي يهدد كرامة الإنسان لا يقوى أمام أي هجمة مهما كانت يسيرة وإذا أردنا أن نصنع بلدا قويا وشعبا عظيما فلنعطي كل واحد حقه في حياة كريمة ولنجعله يأمن من طرقة الليل المفزعة ومن زيارة الفجر التي تبعث الخوف والذعر في قلوب الجميع الرجال والنساء والأطفال وفي هزيمة يونيو 1967 عظة وعبرة ولن يتحقق أمن في دولة مهما ظنت نفسها قوية وقادرة إلا بالقدر من الحرية الذي تسمح به لأفراد شعبها وفي حادث المنصة أكتوبر 1981 عظة وعبرة والأيام دول والناس لا يخلدون وكل حاكم أو رئيس له أيام في علم الغيب قد قضاها الله له وقضاها عليه أيضا ثم يذهب ويأتي آخر على قدر ومشيئة من الله سبحانه وتعالى ولنا في الأيام القريبة والبعيدة عظه وعبرة فإن كانت أمور الحياة والموت تجري بقدر معلوم من الله سبحانه وتعالى فلماذا التعالي والاستكبار ومكر السيء فإن كانت الدنيا ثانية والموت قادم لا محالة فالعمل الصالح أجدر وأجدى وأقرب للتقوى وبناء الأمم وتحقيق العدل وإقامة الشرع أعظم عند الله ولنتذكر من ذهب من الملوك والعظماء كأنهم لم يكونوا ولم يتبقى منهم غير ذكرى عطرة أو كريهة. إن كنا سنموت فلماذا لا نعيش في أمن وسلام؟ هذا كلام للجميع. الحاكم والحاكم والمح والمحكوم. ومنهم ليس بحكام ولا محكومين بين يديكم صفحة نكدة من صفحات التاريخ؟ فلنقرأها بإمعان. لعل ذكرها يجعلها لا تكون مرة أخرى وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين أحمد رائف القاهرة في الاثنين العاشر من شهر رجب ألف وربعمائة وخمسة هجريا الموافق الأول من إبريل ألف تسعمائة خمسة وثمانون ميلاديا مقدمة الطبعة الثالثة الشرعية ليس هناك ما يقال كثيرا كمقدمة لهذه الطبعة غير الشكر العميق للجمهور العريض الذي تقبل الكتاب قبولا حسنا ونرجو من الله أن تكون قراءته خطوة سليمة صحيحة, صحيحة في فهم النظم الاستبدادية وما يمكن أن تجره أن تجره من كوارث ومصائب على الوطن وعندما نفهم هذا نستطيع أن نمنع تكرار ما حدث في إصرار عاقل واعي فلا ينبغي للشعوب أن تترك نفسها لمن يعبث بها ويضيع كرامتها وأموالها وتراثها وعليها أن تقف لتحول دون هذا في شجاعة وهو أمر خير لها من الذل والهوان وفقدان الكرامة والدخول في البوابة السوداء والحمد لله كثيرا أحمد رائف شعبان 1406 هجريا إبريل 1986 ميلاديا الفصل الأول الفصل الأول خمس دقائق ثم تعود. هذا ما قاله لي الرائد محمد عبد الغفار ترك عندما قبض علي من منزلي في الساعات الأولى من نهار الخامس والعشرين أغسطس سنة 1965 وأشهد أن الرجل كان مهذبا في سلوكه معي. حتى اودعني معتقل القلع السياسي مع اشراقه شمس ذلك اليوم العصيب كنت قد فرغت من قراءة مسرحيه رجال وفئران رجال وفئران للمؤلف الامريكي جون شتاينك، وكانت الساعة تقترب من الواحدة صباحا عندما دق جرس الباب وكان الطارق سمير الهضيبي ووجدته ممتقع الوجه شارد النظر باد القلق وجلسنا وبدأ يذكر ما عنده من اخبار أخبرني أن يحيى حسين صديقنا الذي يعمل طيارا في شركة الطيران العربية قد اختفى أثناء هبوط طائرته التي يقودها بالخرطوم في طريقها إلى أديس أبابا وانتابتني دهشة شديدة لهذا الخبر وتذكرت يحيى ذلك الصديق الذي تخرج من كلية الزراعة ثم التحق بمعهد الطيران المدني وصار طيارا وزاد دخله وتزوج زميلة له من الكلية وأنجب بنتين ظريفتين إحداهما سمية على ما أذكر الآن بعد مرور كل تلك السنوات وكان يعيش حياة هادئة خالية من المناغصات ولم يكن يعاني من مشكلة ما في حدود علمي وسألت سمير وكيف علمت بهذا الخبر فقال إنه كان يجلس مع محمد الغنام زوج شقيقته وضياء الطبجي الذي أخبرهم بذلك وسألته ترى ماذا حدث ليحيى حسين وأجابني والحيرة تملأه لست أدري وتعددت الأقوال والاستنتاجات في تلك الجلسة كما أخبرني سمير وكان أغرب استنتاج أن المخابرات الأمريكية قامت بخطفه ولكن لماذا لا أحد يدري وقال البعض إنه نزل إلى كافيتريا المطار في الخرطوم ليشرب قدحا من القهوة فأصابته نوبة إغماء أو فقدان وقتي للذاكرة وأخذ الحديث جانبا آخر قال سمير هناك انباء مؤكدة تقول إن الحكومة تقبض على الإخوان المسلمين وصرت أفكر هل لهذا علاقة بخبر اختفاء يحيى حسين وجعلنا نضرب أخماسا في أسداس ونحلل ونفسر ونستنتج بلا طائل وأشرفت الساعة على الثالثة صباحا واستأذن صديقي في الانصراف وانصرف بعد أن شغلني بهذا الخبر المثير واستسلمت للنوم استيقظت بعد قليل على ضجة قريبة في صالة المنزل التي وجدتها مضاءة ووجدت ابن خالتي رمزي الذي أسكن معه يقف وعليه علامات الدهشة والاستغراب والقلق وتبينت طرقا شديدا على باب الشقة وهمس رمزي في أذني المباحث العامة ايه رأيك ولم يكن هناك رأي غير فتح الباب وطار النوم من عيني وأنا أرى الضابط يندفع داخلا معه مجموعة من المخبرين قد شهروا مسدساتهم واستفقت تماما المباحث العامة ماذا تريد هل لذلك علاقة بيحيى حسين المختفي وشعرت كأني في حلم مزعج ودخل خلف هؤلاء عم هاشم البواب الرجل الصعيد الذي كان مثلنا لا يفهم ما يدور حوله وسأل رمز الضابط مين حضرتك الرائد محمد الغفار ترك المباحث العامة ممكن أرى بطاقتك ومن بين نظرات الغيظ والحنق التي كان يرمقنا بها المخبرون أخرج الرائض بطاقة مر بها أمام أعيننا ولكننا لم نقرأ فيها شيئا فقد اختلط سوادها ببياضها في نظرنا وأمر ضابط أحد المخبرين بغلق الباب بعد صرف عم هاشم البواب الذي غادرنا ذاهلا وخيم السكون على النظرات القلقة من ناحية والمتحفزة من ناحية أخرى وكانت الأنفاس اللاهثة تسمع بوضوح وقطع السكون صوت الضابط يسأل أيكم فلان وذكر اسمي أنا وأين حجرتك وأشرت إليها صامتا فقال وهو متجه إليها ممكن نفتش وحاول رمزي أن يمنعه ويطلب منه امرا من النيابة بالتفتيش وابتسم الضابط ابتسامة مريرة ساخرة ولم يرد وأوقفت هذه المحاولة العقيمة وأوقفت هذه المحاولة العقيمة دخلنا حجرتي لتفتيشها وانبث المخبرون في أرجاء المنزل وجعلت أسأل الضابط هل يمكن أن أعرف السبب لهذا كله عن أي شيء تبحثون وتردد في ذهني خاطر مجنون لعلهم يبحثون عن يحيى حسين ولكن لماذا يبحثون عنه وما علاقته بالمباحث العامة وهل لذلك كله علاقة بالقبض على الإخوان المسلمين وأفقت على إجابة الضابط وكان حقا مهزبا نحن نريد أن نلقي نظرة على الكتب والأوراق التي في حيازتك وشعرت بالغضب يملأ جوانحي الكتب هي أكثر الأشياء قداسة في هذه الحياة وهي عندي في حرم آمن ولا يجب أن تعبث بها الأيدي وابتلعت غضبي فلم أكن أملك لحظتها سوى ذلك واستمر تقليب الكتب والعبث بها أكثر من ساعة واخذوا وقتها مجموعة سمينة من الكتب في مختلف المعارف والآداب وحملها بعضهم إلى سيارتهم التي كانت تنتظر أسفل البناية وقد علمت بعد ذلك أنهم عندما ذهبوا يقبضون على الشقيق الأصغر في بلدتنا أخذوا ثمانية صناديق من كتبي التي كنت أحتفظ بها هناك وانتهت تفتيش وأنا أحاول تخمين ما يكون بعد ذلك وتكلم الضابط ممكن ترتدي ملابسك ممكن ولكن لماذا وأجاب الضابط بلهجة ودية أبدا سؤال بسيط في المباحث العامة خمس دقائق ثم تعود فقلت في تردد في مثل هذا الوقت المتأخر فأجاب الضابط ولكن في حزم هذه المرة نعم في مثل هذا الوقت المتأخر وأدركت عقم المناقشة وارتديت ملابسي بهدوء وخرجت معه في استسلام تام ولا أدري لماذا رغم أن الوقت كان حارا جدا حرست على اختيار ملابس الصوفية ثقيلة ومع تبشير الفجر الرمادية كانت السيارة تقطع شوارع القاهرة النائمة بسرعة فائقة وجلس الضابط بجوار السائق اما انا فجلست في المقعد الخلفي افكر في مصير بين مجموعة المخبرين وقد امسك اثنين منهما بذراعي كأنهما رقيب وعتيد وكان عقلي يمور بأسئلة كثيرة سرعان ما عرفت إجابتها قبل أن تطلع شمس ذلك النهار النهار الذي استقبلت فيه يوما من أكثر أيام حياتي عجبا وغرابة وصلنا إلى مبنى المباحث العامة وقد بدأ الصبح يتنفس تنفسا بقيئا ضجرا وكان المبنى غارقا في الصمت موحشا كأنه الموت هكذا بدا لي من الوهلة الأولى ونزلت من السيارة في صحبة المخبرين وسرنا خلف الضابط كان يرتدي قميصا وبنطلوناً كغيره من الناس في القاهرة ولعل قابلته يوماً في طريقي بين مئات من الناس في الشارع عند غدوي ورواحي ولكن هل لو, تحققته يوما هل لو تحققته يوما كنت أتصور أن هذا الإنسان الوديع بيده كل هذه المقدرات نعم إنه يستطيع أن يأخذ أي إنسان من بيته في أي ساعة يشاء إلى حيث لا يعلم أحد ويكفي أن يبرز بطاقة صغيرة في يده بطاقة لا يتمكن أحد من قراءتها وسرعان ما تنفتح أمامه كل الأبواب المغلقة كأنها خاتم سليمان أو هي مصباح علاء الدين وطبيعي أن يستطيع أن يفعل أي شيء دون أن يبرز هذه البطاقة والحقيقة المرة أن الحال في مصر آنذاك كان يكفل لأي ممثل للسلطة أن يفعل ما يشاء دون حساب أو عقاب أو حتى مساءلة ضابط بينه وبين أحد الناس خصومة يستطيع هذا الضابط بسهولة وببساطة كاملة أن يذهب في صحبة بعض المخبرين إلى منزل المسكين ويقتادونه إلى حيث لا يعلم أحد وبعد هذا الاعتقال بشهور طويلة يمكن أن يكتب أمر الاعتقال وقد يسأل هذا المواطن وقد لا يسأل ومن أغرب ما كان يجري في تلك الأيام الثقيلة أن المواطن عندما يمثل أمام مكتب التحقيق كانوا يسألونه عن سبب اعتقاله وكان عليه أن يقدم سببا وجيها معقولا يبرر هذا الاعتقال وإلا فالويل له هكذا كان الأمر وإني أذكر فيما مر بي بعد ذلك عندما كنت في ضيافة المباحث الجنائية العسكرية بالسجن الحربي وكنت أجلس في انتظار التحقيق معي خارج أحد المكاتب واستدعى أحد المواطنين واستدعي أحد المواطنين وسئل عن سبب اعتقاله من الضابط المكلف وأجاب بأنه لا يعرف وقد عرفت بعد ذلك أنه كان لا يعرف فعلا ولكن الضابط أمر فرقة العذاب بصب جام غضبها عليه واستمر الضرب بالصياط والكي بالنار لمدة تزيد على ثمان ساعات ويحاول ذلك الرجل أن يتبين الأمر عله يلهم بإجابة تنقذه من هذه النار التي فتحت عليه فجأة ثم استدعيت للتحقيق في مكتب آخر ولم أدري ماذا كان من شأنه بعد ذلك ثم أذكر قصة منكود آخر كان يقطن بجوار أحد رجال السلطة في بناية واحدة وحدث خلاف بين زوجة هذا وزوجة ذاك وانتظر الضابط الفرصة حتى واتته في حملة اعتقالات عام 1954 واعتقل الرجل والتقى به غريمه صدفة في فناء السجن الحربي وكتب اسمه, كتب اسمه في المكان الخالي من ادعاء النيابة العسكرية وما هي إلا لحظات حتى وجد صاحبنا نفسه في شاحنة مع آخرين حيث ذهب بهم إلى مبنى محكمة الشعب، وزاد حظه سوءا أن المحكمة تقررت في هذا اليوم أن توزع الأحكام على المتهمين, على المتهمين دون محاكمة، وصف المتهمون أن توزع على المتهمين دون المتهمون صفين. تحت وطأة الخوف والقهر ومر رقيب من الجيش وكتب أسماء كل صف في قائمة بيده وخرج أحد المساعدين وأعلن في صوت جهوري بطريقة عشوائية كل من سجل اسمه في هذا الصف قررت المحكمة سجنه عشر سنوات مع الأشغال الشاقة أما هذا الصف فكل واحد فيه قد عاقبته المحكمة بأكثر من هذا بخمس سنوات وما هي إلا ليلة أو تكاد حتى وجدنا صاحبنا نفسه في اللومان يكسر الحجارة تحت حرارة شمس المقطم الحامية ما علينا نعود إلى مباحث نعود إلى مبنى المباحث العامة في صباح الخامس والعشرين أغسطس 1965. صعد الضابط ومن معه من المخبرين وأنا بينهم. الدرجة خفافاً. وبدأت خطواتي تثقل وبدأت أشعر بالقلق. فقد شعرت أنني أتحرك أنني أتحرك نحو مصير لا أعلمه. ولم يكن هناك إنسان واحد. في ردهة المبنى الواسعة هذه هي المباحث العامة التي يبعث اسمها الخوف في أكثر القلوب شجاعة وصرت أصيح في الضابط إلى أين تأخذني ما سبب كل هذا لم يرد علي وتحول إلى إنسان آخر غير ذلك الذي عرفته كان يكلمني بلطف وعذوبة منذ قليل من الوقت وتركني بين حارسين ودلف إلى حجرة من الحجرات وبقيت مدة واقفا يلفني الصمت والقلق فقد تصورت أن هذا المبنى لابد بد وأن يكون قد ملئ بحرس شديد وشهب خاطفة ولكن لم يكن هناك شيء من هذا أبدا إلا أن هذا الصمت لابد بد أن يخفي شيئا شيئا لا أدري ما كنهه وكيف يكون أثره علي عندما يهب من كل ناحية ونظرت إلى أحد الحارسين وكان ينظر إلي متفرسا وسألته ولا أدري لماذا سألته هذا السؤال أهناك تعذيب أين في المكان الذي تذهبون بي إليه ونظر إلي الحارس نظرة وانية ثم قال هذه أول مرة تعتقل فيها استبان الأمر هو اعتقال إذن ولكن لماذا وكان وقع كلمة اعتقال غريبا جدا على أذني ووجدت نفسي أفكر بعمق في الأمر هي ليست خمس دقائق كما قال الضابط إذن واستفقت على صوت الحارس على كل حال لا تقلق كيف؟ الضرب بسيط يا إلهي كيف أخرج من هذه الورطة؟ الضرب بسيط وما الفرق بين الضرب البسيط والضرب المركب؟ كنت ساعتها لا أرى فرقا بين الاثنين ولكني علمت بعد ذلك أن الفرق بين الضرب البسيط وغير البسيط مثل الفرق بين السماء والأرض تماما دون أدنى مبالغة وسأبين لكم كيف كان ذلك أدخلوني الحجرة التي دلف إليها الضابط ودعاني إلى الجلوس فجلست برهة يسيرة ثم طلبت أن يسمح لي بأداء فريضة الصبح فوافق وعندما سألته عن جهة القبلة اعتذر بأنه لا يعرف مكانها وتذكرت أنني أستطيع الصلاة إلى أي ناحية لا أريد أن أطيل عليكم كتب محضرا بالمضبوطات التي ضبطت عندي من كتب وخطابات وبعض الدراسات التي كنت قد كتبتها عن التاريخ الإسلامي ثم ناولني القلم وطلب مني أن أوقع على المحضر وفوجئت أنه لم يتضمن الكثير من الكتب التي أخذت من عندي ولكني لم أهتم ووقعت باسمي في هدوء وبلا ضجيج وفي دقائق قليلة كانت السيارة تضرب, تضرب بنا مرة أخرى في شوارع القاهرة بعد أن أمر الضابط السائق أن يصعد بنا إلى فوق هكذا قال له وظهرت مآذن القلعة وصارت تقترب عبر الطرق المتعرجة وتقترب أكثر حتى بدت في ناظري كمارد شامخ الرأس في السماء ولا أدري لماذا أحسست ساعتها بروح عمرو بن العاص ترفرف قريبا مني ذلك الرجل العظيم الذي خلص مصر من ظلم الدولة الرومانية الشرقية وكان له الفضل في اعتماق الإسلام وشعرت ساعتها أيضا أن روح الإسلام هي المهيمنة على القاهرة مهما مر بها من احداث وخطوب وسارت السيارة في سراديب ملتوية متعرجة حتى وصلت إلى مكان لم أعد أرى فيه المر الذين كانوا يروحون ويجيئون منذ قليل أصبحت السراديب تعج بالجنود الذين يحمل يحملون بنادقهم وقد غرسوا فيها السلاح الأبيض وارتدوا جميعا الخوذات كأنهم مقدمون على حرب وانتهينا إلى باب ونزلنا جميعا ولحظت أن معاملة من معي قد صارت أكثر خشونة ودخلنا مكانا أشبه بمدخل قبو عتيق في قصر قديم لقد كنا على باب معتقل القلع السياسي ذلك المكان الذي شهدت فيه مذبحة شهدت فيه مذبحة أكثر وحشية من تلك التي فعلها محمد علي في زمن أغبر وأذكر أنني حملت على كتفي أحد قتلى تلك المذبحة في يوم لاحق في يوم لاحق لوصولي في يوم لاحق لوصولي كما سيأتي فيما بعد الفصل الثاني حقوقك أيها المواطن إذا اعتقلت فرق الرائد محمد عبد الغفار ترك الباب الذي يقع في مدخل القبو وفتح لنا شخص يرتدي ملابس مدنية متجهم النظره تبدو عليه امارات الغباء والغلظه وادى التحيه للضابط وسمح لنا بالدخول كان هذا المدخل عبارة عن حجره ضيقه أشبه ما تكون بالزنزانة وفي مواجهة الباب الذي دخلنا منه باب آخر ضيق مغلق وتذكرت ساعتها حكمة تقول لا تدخلوا من الباب الضيق ولكن أن لي بطاعة هذه الحكم والأمثال في هذا الوقت الضيق كان هناك مكتب صغير دهن بطلاء بني اللون وفي خشبة بدت أسماء كثيرة لم أتبينها قد حفرت فيه بسن بارز وعليه دفتران أو ثلاثة شبيه بدفاتر الأحوال الموجودة عادة في أقسام الشرطة وبجوار المكتب توجد خزانة حديدية خضراء الطلاء ولها مقبض نحاسي لامع تصورت ساعتها أنهم قد يفتحونها ويودعونني فيها إلى يوم الدين ويا ليتهم فعلوا ذلك ويا ليتهم فعل ذلك وخلف المكتب كان سرير صغير قد تمدد عليه عملاق يغط غطيطا عاليا قد برزت ساقاه من نهاية السرير في الفضاء ولم توقذه الضجة التي أحدثها دخولنا وكان يبدو وكأنه قطعة من الحجرة الصماء باردة الملامح وكان يجلس خلف المكتب ضابط آخر علق سترته على مقعد قريب وتشير النجوم الثلاث الملتصقه فوق كتف سترته بأنه نقيب وصار يرحب بالضابط الذي اصطحبني إلى هناك وأخذ يتحدثان وكأنه لا وجود لي على الإطلاق وسرعان ما انصرف الرائد محمد عبد الغفار ومن معه وصرت وجها لوجه مع ذلك الضابط الجديد وما هي إلا لحظه حتى دارت الأسئلة سريعة متلاحقة اسمك سنك صناعتك عنوانك هل معك أمانات اخلع الحزام كذلك النظارة الطبية واعترضت النظارة بالنسبة لي ضرورية أو هكذا خيل لي لحظتها وارتفع صوت كالصفير من فم العملاق الذي كان نائما منذ قليل من مصلحتك أن تسلم هذه النظارة ماذا تعني بهذا أنت لا تدري ماذا ينتظرك خلف هذا الباب ولفني وجوم ثقيل وسلمته النظارة ويداي ترتعشان ماذا ينتظرني ولماذا وتذكرت محمد علي والمماليك محمد علي بلحيته الفضية ونظرته القاسية الساخرة وأمين بيك شهين وهو يقفز بجواده من فوق أسوار القلعة ودوي الرصاص يصم أذنيه وسرعان ما وجدت نفسي ادلف من الباب الضيق بعد أن جردوني من كل ما معي وفي لحظة دخولي رأيت مشهدا لا أستطيع أن أنساه وظمي أنه لن يخرج من مخيلتي حتى آخر يوم من حياتي عندما دخلت من الباب وأغلقوه خلفي تحسست قدماي درجتين حجريتين نزلتهما مترددا ثم أرسلت بصري إلى المكان المكشوف الذي بدأت الشمس في غزوه كان ثمة على الجانبين كان ثمة على الجانبين حجرات صغيرة مفتحة الأبواب في أعلى كل واحدة رقم وكان هناك طابور عجيب من البشر عرفت فيما بعد أنهم كانوا في طريقهم إلى دورة المياه بعد ليلة حافلة من ليالي العذاب بمعتقل القلعة كانوا بين الثلاثين والأربعين وكانوا جميعهم يئنون من الألم وبدوا جميعهم مشوهين من التعذيب القاسي الذي أنزل بهم فتجد اثنين يحملان واحدا منتفخ القدمين بالصديد الأصفر اللامع الذي يبدو تحت الجلد الذي تمزق في مواضع كثيرة ولا تستطيع أن تتبين معالم وجهه من الانتفاخات التي تحيط به ومن الألوان المختلفة التي أحدثتها الكدبات وكأنه قد ارتدى قناعا بشعا قميئا ليخيف به الناس وترى آخر قد شج رأسه شجا منكراً فبدى لون الدم الأحمر بين سواد الشعر القاتم وكأن رأسه قد فلقت بسيف ثم ترى آخر يزحف على بطنه لأنه لا يستطيع المشي من شدة ما لاقى على قدميه وعلى غير قدميه وليس هناك من يحمله فالكل مشغول بحمل من لا يستطيع الزحف هذا هو الضرب البسيط الذي قال عنه الحارس هذا هو الضرب البسيط الذي قال عنه الحارس إنه كان ما ينتظرني في رحلتي المجهوله إلى ذلك العالم العجيب ووقفت صامتا. أزدرد ما أرى وقد جف ريقي من الدهشة وليس من الخوف فإني أتذكر جيدا أن الخوف قد زايلني تماما في تلك اللحظة وحتى الآن لا أستطيع أن أعلل كيف كان ذلك وفجأة رأيت أمامي شابا أسمر اللون في الخامسة والثلاثين من عمره تقريبا له شارب دقيق رفيع كأنه صوت سوداني جديد لم يضرب به أحد بعد ولا ادري من أين جاء فقد كنت مشغولا بمراقبة الطابور الزاهب إلى دورة المياه وتقدم مني هذا الرجل حتى وقف قبالتي وصار يحدق في وجهي للحظات كأنما يريد أن يستشف ما وراء وجهي وصرت أحدق فيه أنا الآخر ثم سألني هل أنت فلان نعم وفي حركة سريعة خاطفة صفعني صفعة هائلة على وجهي طار على أثرها شرر من عيني وانهالت الشتائم من فمه كأنها سيل منهمر وكان يردد ابدا ما كان في قاموس الشتائم إنجاز التعبير ووجدت نفسي بطريقة لا شعورية وقد أمسكت بتلابي ودفعته إلى الجدار في حركة عصبية دون تفكير أو تقدير وصرت أصرخ في وجهه كيف تضربني بهذه الطريقة أنت مجنون بالتأكيد هناك دستور وقانون ومجلس أمة والويل لك إن نسيت شيئا من هذا لم أكن أتصور يومها أن شيئا من هذا يمكن أن يحدث لي في بلدي والشيء الغريب أن أحدا من المعتقلين لم يلتفت إلي، كأن الأمر لا يعنيهم كل مشغول بما هو فيه وأسرع نحوي عدد من المخبرين واستفقت وتبينت لي حقيقة هائلة لقد صرت في مكان لا أستطيع فيه شيئا ولا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا على الإطلاق ولم يكن هناك غير التسليم لإرادة الله تفعل بما تشاء وهم أن يبطشوا بي فمنعهم الضابط الذي صفعني وكان اسمه أحمد راسخ كما علمت فيما بعد وبعد أن تأكد من هدوئي أخذني من يدي عبر طريق طويله بين الزنازين القائمة كالأشباح المميتة في مطلع ذلك الصباح الكئيب وفي نهاية الممر وجدت سلما خشبيا يفضي إلى الطابق الثاني وصعدت السلم خلف الضابط صامتا متجمد المشاعر ميت الانفعال والحس من هول ذلك الحدث الهائل الذي صدمت به في ذلك اليوم وفي نهاية السلم وجدت صالة صغيرة تفصل بين عنبرين كبيرين كان الواحد منهما حوالي خمسة وعشرين مترا طولا وعشرة في العرض وألقيت نظرة إلى اليسار فوجدت العنبر خاليا من الأساس عدا دكة خشبية وكرسيين أو ثلاثة ومكتب صغير شبيه بذلك الموجود في فصول المدرسة ولم يكن هناك أحد ولكن كان جداره مخضبا مخضباً بدماء, قديمة مخضبا بدماء قديمة ومن النافذة التي غطاها الحديد عرفت أن سمك الحائط أكثر من متر على وجه التأكيد وفي هذه اللحظة شممت رائحة الموت ثم التفت ناحية اليمين كان هذا وأحمد راسخ يراقبني صامتا على شفتيه ابتسامة صفراء وعندما رآني أحول بصري ناحية العنبر الواقع في هذه الناحية أشار بيده إشارة ما إلى من في العنبر وإذا بي أسمع ضجة كبيرة وأصوات مليئة بالفزع والألم نعم صيحات بشر يجرون من وحش مفترس يطاردهم وبدأت أشعر بالخوف ما هذا كله أناس يجرون في حركة دائرية على طول العنبر وقد تجردوا من ملابسهم وظهروا كيوم ولدتهم أمهاتهم وقد وضعت القيود الحديدية في أيديهم ووقف في كل ركن من أركان العنبر ثلاثة مخبرين أمسك كل واحد بهراوة تزيد عن طول الرجل وكانوا يهون بهذه الهراوات على أولئك المنكودين والتفت إلي أحمد راسخ مشدوها مذهولا من هول ما رأيت والتفتت إلى أحمد راسخ مشدوها مذهولا من هول ما رأيت ولكنه قال لي من خلال ابتسامه صفراء هل تعرف أحدا من هؤلاء كلا دقق النظر جيدا وأرسلت نظري من جديد وكدت أسقط على الأرض من المفاجأة لقد كان هؤلاء المنكودون ثلاثة من أصدقائي ولم أتبينهم للوهلة الأولى فقد كانوا عراة تماما وفي هذه اللحظة جاءني صوت أحمد راسخ كالفحيح هل رأيت الدستور ومجلس الأمة وكيف أن هذه الأشياء لا معنى لها أبدا وابتلعت ريقي ولم أجد جوابا فقد كان الأمر أعظم من أن يقال فيه شيء وعاد إلى الكلام ثانية وكان صوته هذه المرة مجسما يأتي من كل ناحية هيا ها ناوي تتكلم ووجدتني أرد عليه بلا وعي أتكلم عن أي شيء يبدو أنك متعب مطلقا واسألني وأنا أجيبك لا أظن أن هناك ما أخفيه سوف نرى أيها التعس ولم أكن أدري ساعتها حقيقة هذا الأمر ما القصة عن أي شيء سأتكلم ولكني شعرت أنني إن لم أتكلم فسوف يقتلونني من الضرب ولم أكن قد رقت الضرب بعد حتى هذه اللحظة اللهم إلا تلك الصفعة المجنونة التي أخذتها عند دخولي وقد علمت فيما بعد أن هذه الصفعة كانت اهون ما يمكن أن يناله الإنسان في تلك الأيام وقادني أحمد راسخ إلى العنبر ناحية الشمال وجلس على الدكة الخشبية وقال هيا تكلم ومره ثانية ازدردت ريقي وأنا في حالة بالغة من السوء وصرت أحدق في وجهه دون أن أتكلم أو أنطق بكلمة واحدة فلم أكن أعرف في أي موضوع أتكلم وسألته في صوت خافت هل يمكن أن تسألني وسوف أقوم بإجابتك على كل سؤال وضحك ضحكة وحشية خشنة ثم صرخ بعدها يستدعي الزبانية وسرعان ما كان بيننا أربعة منهم يتطاير الشرر من أعينهم وفي أيديهم الهراوات التي وصفتها وكانوا كأنهم يفهمون ما يراد منهم وفي أقل من نصف دقيقة كنت مجردا من ملابسي وأدور في ساقية العذاب والهراوات تأتيني من كل مكان وكأن سقف الحجرة صار يمطر عصيا واصواتا من نار والضرب يوجعني ويسبب لي ألما لا أستطيع وصفه وأشعر كأن أشياء من جسدي ونفسي تتمزق وتتحول إلى هباء يضيع بين دخان العذاب الثقيل الذي يشمل العنبر ويبدو أن الضرب قد استمر ساعة كاملة أو يزيد ولو أنني ظننت أنه استمر دهرا طويلا وسقطت على الأرض إعياء وتعبا وتمددت دون حراك ولم يتركني المخبرون ولكنهم التفوا حولي يضربون بعصيهم وهراواتهم تماما مثل الذبيحة التي ينفخونها ثم يضربونها بالعصي ليتسنى لهم سلخها بعد ذلك دون مشقة. وكان السلخ في حالتنا تلك هو التحقيق. وما هي إلا لحظات أو تكاد حتى ظهر أحمد بك ومن بين قدميه المفتوحين كنت أرى أدوات العذاب وهي تجر على الأرض. فترسل صوتا يبعث القشعريرة في أكثر القلوب شجاعة وفي تشف ووحشية سألني ها ناوي تتكلم ولم ينتظر أن أرد عليه بل اردف قائلا لقد أذن لنا سيادة المشير بقتل خمسين كلبا منكم. وتخلل الضباب عقلي ولكني شعرت بخدر لذيذ يسري في جسدي لقد اقترب الفرج وما هي إلا, هنيه وما هي إلا هنيهة حتى يأمر هذا المخلوق بقتلي وأطأ بعدها بقدمي في ملكوت الله الفسيحة وانتابتني لمحات من التفكير أتراني لو مت هل أذهب شهيدا وانتهيت من أفكار الملائكيه على عذاب الأرض يصب صبا وعاد الضرب من جديد ولكنه أكثر وحشية وضراوة هذه المرة ومن بين الضرب المب... المبرح صرت أقول له ألا تبين لي عن أي شيء تريدني أن أتكلم وقال الكلمة التي أنارت لي الطريق وسرعان ما لفني الظلام من جديد لقد نطق بكلمة واحدة كلمة حادة كأنها السيف الإخوان وفي دهشة قلت له ماذا عن الإخوان التنظيمات المؤامرة الأسلحة المدربون تكلم عن كل شيء وعاد الضرب من جديد قويا اخاذا عبقريا لم ادري كم مرة دي من الوقت فقد أخذتني غاشية افقت منها وكأنني في حلم كان النهار قد انتصف وغادر أحمد بيك العنبر وجاء ضباط آخرون وأحضر الجند مكاتب شبيهة بتلك التي كانت في فصول المدارس وانتحى كل ضابط ركنا من أركان العنبر وسيق أمثالي إلى كل واحد من الضباط الجالسين أما أنا فقد أهملوني إلى حين ومن خلال التحقيق فهمت القصة في ذلك النهار العصيب الضباط يؤكدون للمتهمين يؤكدون للمتهمين أن هناك مؤامرة دبرتها جماعة من الإخوان المسلمين والمتهمون في حالة ذهول حقيقي فرغم أن جميعهم تقريبا من أعضاء الجماعة إلا أنهم لم يكونوا على علم بما يؤكده الضباط من أن هذه المؤامرة قد دبرت, قد دبرت ضد الحكومة التي يرأسها جمال عبد الناصر وأنه قد المباحث الجنائية العسكرية تحت اشراف شمس بدران والمباحث العامة لا تدري شيئا عنها والقضية الأساسية تحت تصرف المباحث الجنائية العسكرية بالسجن الحربي كانوا يجرون التحقيق الرئيسي وهناك لا يسمحون بتسرب شيء من المعلومات إلى المباحث العامة التي كانت تقبض على كل من هب ودب حتى تستطيع أن تكون فكرة واضحة عن الموضوع على الأقل. وكانت المباحث الجنائية العسكرية هي أعلى سلطة في مصر آنذاك، فقرارها قضاء وقانون، بل كان هناك استئناف. لحكم القضاء ونقد في أحكامه أما هذه فلا وكان يرأسها العميد سعد زغلول عبد الكريم الذي يتبع مباشرة لرئاسة شمس بدران الرهيب وشمس بدران هذا هو مدير مكتب المشير عبد الحكيم عامر الذي كان مثقلا بأعباء كثيرة جعلته يوكل عنه مدير مكتبه في عمل كل ما يراه في صالح مصر ولم يكن يراجعه أو يسأله بل أطلق يده يفعل بالعباد ما يشاء ويدخل الإنسان إلى مكان التحقيق ويضرب حتى يفقد الوعي ولا يتكلم لأنه لا يعرف شيئا ثم يؤتى بآخر وهكذا وكانوا يضربون الناس ضربا شديدا حتى يعترفوا أنهم جناه لا يكتفي المحقق منه بالاعتراف بل عليه أن يقنع المحقق بجرمه وعليه أيضا أن يسد الثغرات التي قد تتخلل كذبه على نفسه ومن الحكايات التي سمعتها ورأيتها تروى أمامي في ذلك اليوم الدام قصة جوال الأرز مصلح زريق عامل يعمل في, شرك في شركة تقوم على رصف الطرق في أنحاء البلاد وفي غضون عام 1960 كانت شركته تعمل على رصف طريق بجوار مدينة ضمياط حيث تشتهر هذه المنطقة بالأرز الجيد. وبعد أن انتهى من العمل وآن أوان عودته إلى القاهرة اقترح على زميله أحمد السيد إسماعيل أن يمر على بلدة قريبة اسمها كفر البطيخ حيث يوجد بها تاجر أرز وليس بأي صفة أخرى فقد كان عبد الفتاح إسماعيل من زعماء الجيل الثالثي لجماعة الإخوان المسلمين وهي حقيقة غابت عن مصلح المسكين قصد مصلح وأحمد السيد إسماعيل قرية كفر البطيخ ليحصل على جوال من أرز دومياط الفاخر ولو كان يعلمان ما سيكون من جراء هذا لحرم أكل الأرز عليهما وعلى ذريتهما من بعدهما إلى الأبد نزل القرية وسأل عن عبد الفتاح إسماعيل ويشاء حظهما أو قدرهما أن يلتقي بمخبر المباحث العامه الموجود في الناحية وما كاد يسألانه حتى استنطقهما وسجل أسماءهما في دفتره من واقع بطاقة كل منهما ثم نصحهما بالذهاب بعد أن عرف طلبهما وأوصاهما الا يعودا يعود إلى القرية أبدا وحرر المخبر تقريرا بالحادث رفعه إلى المباحث العامه ولم يلتفت إلى التقرير نظرا لتفاهه الوقائع ولكنه حفظ في النهايه في ملف عبد الفتاح اسماعيل ورجع مصلح واحمد السيد اسماعيل ونسي الموضوع تماما ومرت السنون وجاء عام 1965 وقبض على عبد الفتاح إسماعيل وأودع السجن الحربي رهن التحقيق هناك عند المباحث الجنائية العسكرية وعكفت المباحث العامة التي لم تكن تدري شيئا عن الأمر على دراسة المسألة واستخرجت كل الأسماء التي ورد ذكرها ضمن التقارير بملف عبد الفتاح إسماعيل وألقت القبضة على أصحابها وجرى معهم التحقيق وجاء اليوم الذي لم يخطر ببال مصلح وصاحبه أبدا وحاولوا أن يعرفوا من مصلح سر السؤال عن عبد الفتاح إسماعيل منذ سنوات وكانت الإجابة سهلة وبسيطة لقد ذهب من أجل أرس ضمياط الذي اشتهر بالبقاع ولم تزده هذه الإجابة إلا عذابا وصار العذاب يصب فوق رأسه حمما حمما طارة بالهراوات واخرى بالكرابيج النوبي منها والسوداني والرجل يصرخ بكلمات مفهومة واخرى غريبة لم ترد في لغة مما يعرفها البشر ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت وعندما يكل الزبانية من التعذيب يرفع مصلح صوته بصراخ المفهوم والله العظيم كنا بنسأل عن عبد الفتاح من أجل الأرز جوال الأرز يا سعادة البيك ورد عليه الضابط جوال الأرز ولا جوال سلاح يا ابن الكلب وجد مصلح فرصته لينجو من العذاب فصرخ بكل قوته وكأنما قد أصابه مس من الجنون ماذا قلت جوال سلاح نعم نعم هذا ما كنا نرمي إليه برحلتنا إلى كفر البطيخ كان لابد للحقيقة أن تظهر لقد ذهبنا من أجل جوال سلاح نعم نعم لقد ذهبنا من أجل السلاح وصار يضحك في جنون وتوقف العذاب وتحول مجرى التحقيق وأخذ منح آخر مضحكا ومبكيا في نفس الوقت كانت المأساة ملتصقة بالملهات حتى لا تكاد تبين هذه من تلك وفك وفك قيد مصلح الحديدي ورفع عنه العذاب واعترف بأنه نقل جوالا من السلاح خرج به صاحبه من قرية كفر البطيخ وانبرى أحمد السيد إسماعيل يؤكد رواية مصلح في حماسة وجنون كان هذا او الموت لكليهما وانقلبت وزارة الداخلية وتحركت المباحث العامة حضر الى معتقل القلعة سيادة العميد احمد صالح داود وكان ركنا من اركان جهاز المباحث العامة لقد جاء بنفسه ليشرف على التحقيق وكان لابد لمصلح أن يظهر السلاح الذي اعترف بنقله من كفر البطيخ كذبا وفكر الرجل بسرعة القضية خاصة بالإخوان المسلمين وهذه الأسلحة ينبغي أن تكون في حوزتهم ولم يجد في ذهنه سوى اثنين من الإخوان يقيمون في ناحيته وكان قد خرج من السجن مؤخرا في عام 1964 وهما احمد شعلان وزكريا المشتول ثم عززهما بثالث بدر القصبي عليهم رحمة الله جميعا ودعا مصلح ان الأسلحة قد اعطيت للثلاسة او لبعضهم لا اذكر بالضبط وجئ بالثلاسة من معتقل الفيوم حيث كانوا يقيمون ودارت ساقية العذاب عنيفة وأخاذة وعبقرية كما وصفت مرة وقتل الثلاثة وقد مات أحدهم وأنا أحمله وهو زكريا المشتول رحمه الله فقد كانوا لا يعرفون شيئا عن هذه القصة وضربوا جميعا حتى الموت وفي العادة يكتبون أمام اسم الذي يموت من التعذيب كلمة هارب ثم يهاجمون منزله ويمزقون الأمتعة ويخربون الدار ويضربون كل من فيها وقد يأخذون بعض الذكور والإناث إلى المعتقل بحجة أنهم ساعدوا على هرب ذلك الذي ذهب إلى ربه مستريحا من وعثاء الحياة أما مصلح زريق فقد أرسل وصاحبه إلى السجن الحُرسل وصاحبه إلى السجن الحربي وأفرجت عنهما المباحث الجنائية العسكرية صاحبة الحول والقول بعد وصولهما بأيام قليلة ولا أنس تلك اللحظة التي اقتربت فيها من مصلح عندما ذهب الضابط لتناول الغداء وقلت له الكلام الذي تفوهت به منذ قليل وكان ذلك عقب اعترافه واضح أنه غير صحيح لكنه ممكن أن يؤدي بك إلى اللمان فنظر إلي بشرود وقال ماذا تعني فقلت له متعجبا كلامك هذا يعني خمسة وعشرين عاما في الأشغال الشاقة فنظر إلي نظرة جادة مليئة بالخوف وقال يعني ماذا تريد مني بالضبط فقلت له ما دام هذا الكلام لم يحدث فلا بد أن ترجع عنه وتحولت نظرة الخوف في وجهه إلى نظرة احتقار وازدراء ثم قال لي يبدو أنك أبلع أنا نعم والله لو كان نتيجة اعترافي أن أسجن 250 سنة ما غيرت حرفا واحدا منه فقلت له طيب هل تسمح لي فأفهم الضابط حقيقة القصة فبكى بكاء مررا وتوسل إلي ألا أفعل وما كنت لأفعل فقد شغلتني أحداث وأحداث وقطع الحديث وقطع الحديث فقد عاد الضباط بعد أن امتلأت بطونهم بالطعام والشراب وردت إليهم الحيوية التي أضاعها التعذيب ومن الأشياء التي تستحق الذكرى في تلك الأيام أن أحمد صالح داود قد جاء للاجتماع بالضباط للكلام معهم في الشؤون الخاصة بالتحقيق ومجراه وبعد أن تم الاجتماع وبعد أن تم الاجتماع وكان يقف مع بعضهم في فناء المعتقل على بعد أمطار قليلة من المكان الذي كنت أعذب فيه وسمعته يقول يا جماعة ضعوا نصب أعينكم أن هناك تنظيما يضم كل أفراد جماعة الإخوان ولكن يا سعادة البيك كل النتائج التي حصلنا عليها لا تفيد ذلك وفي حدة قال سعادة البيك أحمد صالح الرئيس قال إن في تنظيم يبقى, يب يبقى في تنظيم فاهمون يجب أن يسير التحقيق على هذا النحو أين الهمة أنا أرى بعض المعتقلين يمشون على أرجلهم أنا أرى بعض المعتقلين يمشون على أرجلهم وعادت الطاحونة العذاب المميتة والتي كانت قد توقفت للاجتماع ودارت دورة أكثر شراسة وقسوة حتى لا يقدر أحد على المشي كانوا يريدون قتل الجميع كان الزمن قد توقف في تلك الأيام البغيضة وتركت في عنبر التحقيق ثلاثة أيام أعذب حينا وينسونني حينا آخر وأنا أجلس أثناء نسيانهم لي على البلاط عاريا من الملابس وكان يؤتى بالرجل السمين العظيم فلا يزن عندهم جناح بعوضة فيجردونه من الملابس وينزلون عليه ضربا بالشوم الهراوات ضربا موجعا قاتلا ينزل في جسده حيث شاء له أن ينزل وما يزلون به حتى يغمى عليه ويفقد قواه وكل ما في نفسه من طاقة ثم يقف بعد ذلك عاريا مشوها من الضرب أمام الضباط ليلتقي سيلا من الأسئلة والاستفسارات بين ركل وصفع المخبرين وسبهم وشتمهم ولم يكن المحققون يهمهم في قليل أو كثير ما في كلام المتهم الذي لا يعرف أنه كان مشتركا في مؤامرة لقلب نظام الحكم وحال ضبطه دون التنفيذ وكان وجه المحقق يتهلل بالبشر والحبور حينما يبدأ المتهم بالهلوسة وتبدو علامات الانتصار على وجه الضابط حينما يبدأ المتهم في قص الأكاذيب حول نفسه ونشاطه المزعوم حتى ينجو من العذاب قال لي أحد الضباط انذاك الشعب كله متهم ومتآمر حتى تثبت براءته وكانت هذه الحيلة تفلح إلى حين فما إن يبدأ الإنسان في الكذب واختراع المؤامرات الوهمية حتى يرفع عنه صوت العذاب ليعود أكثر ضراوة ووحشية هكذا كانت الأمور تسير في معتقل القلعة الرهيب في الأيام الأخيرة من شهر أغسطس من عام 1965 ميلادين الفصل الثالث أيام الاعتقال الأولى استطعت أن أفهم أخيرا سبب اعتقالي كانوا يريدون القبض على يحيى حسين ذلك الذي ورد ذكره في الفصل الأول وهرب يحيى عندما أحس بذلك. وكان لا بد من القبض على أصدقائه وزملائه في الدراسة والعمل، وما هي إلا ساعات قلائل حتى تم ذلك. قبض على كل من كانت لهم علاقة مع يحيى. دفعته في الكلية، دفعته في معهد الطيران، أصدقائه الذين لم يكونوا في كلية الزراعة ولم يكونوا في معهد الطيران. وكنت من الصف الأخير ومن بين هذا العدد الذي يقارب المئة شخص كان يجري التحقيق لمعرفة الذين كانوا على علاقة تنظيمية معه وكان الأمر لا يخلو من سورة طريفة عبد الرؤوف عبد الناصر من أولاد الزوات كان أبوه عضو مجلس شيوخ سابق قضى الفترة بين 1952 و 1959 في سويسرا يدرس الصيدلة وبعد ان حصل على شهادة البكالوريوس في الكيمياء والصيدلة حضر الى مصر والتحق بمعهد الطيران وصار طيارا وافتتح صيدلية في شارع القصر العيني وصار وقته موزعا وصار وقته موزعا بين الصيدليه وبين السفر إلى الخارج قائدا لإحدى الطائرات وأسرع إليه المال يغترف منه اغترافا تارة من الصيدلة من الصيدليه وتارة من التجارة الخفية التي يقوم بها عبر رحلاته إلى خارج البلاد ولم تكن له علاقة بالدين كذلك كان حاله مع السياسة فلم يكن يفهم فيها حرفا واحدا ولم يكن يهمه أن يسيطر هذا أو ذاك ولا يهمه من يحكم وكان يعيش حياة هانئة مليئة بالمتع واللذات واللطائف ولم يكن يعيبه شيء في نظر الواقع الماثل سوى أنه كان ضمن أفراد دفعة يحيى حسين من معهد الطيران وجاء إلى التحقيق وقبض عليه عقب قدومه من لندن وفي المطار أخبروه أنهم يريدونه لمدة خمس دقائق وقد كان وأخذ بحقيبته أخذ بحقيبته إلى المعتقل وضرب حتى أوشك على الموت ومن طريف ما يرويه لي بعد ذلك أنه أثناء الضرب ورأسه إلى أسفل ورجلاه إلى أعلى شاهد عددا من زملائه الطيارين محمد الغنام خالد سيف ضياء الطبجي فظن أن الحكومة تريد تأديب العاملين بشركة مصر للطيران لفسادهم وسوء أخلاقهم ومن الطريف أيضا أنهم حينما قاموا بتفتيش حقيبته وجدوا فيها زجاجتين من الويسكي الفاخر وكان في ذلك الدليل الناصع على براءته من تهمة الإسلام ولكن لا فائدة خالد سيف زميل يحيى حسين بكلية الزراع ثم في شركة الطيران لم يحتمل وطأة التحقيق فاعترف أنه عضو في جماعة الإخوان التي لم يسمع عنها إلا لماما ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل اعترف عندما سألوه عن الأسرة التي فيها أجاب بأن هناك أسرة خارجية وأخرى داخلية وأنه كان في الأسر الخارجية لأنه يسافر إلى الخارج كثيرا وعندما سئل عن الاشتراكات المالية أسقط في يده وظن أنه سيكشف وسيعلمون أنه يكذب ولكن سرعان ما تصرف وقال إنه كان إمام مسجد عمر مكرم بميدان التحرير يوما ما فأتاه شخص لا يعرف اسمه وسأله هل أنت أخ فأجاب خالد نعم وعند ذلك طلب منه الرجل المزعوم ثلاثين قرشا وفي مرة أخرى طلب منه خمسين قرشا هكذا كانت قصة خالد سيف في التحقيق ساذجة ومضحكة وخرج من أصدقاء يحيى حسين وأفرج عنهم بعض من ابتسم لهم الحظ بعد حوالي ستة شهور وخرج البعض الآخر بعد عام وعامين ومنهم من ظل في المعتقل حتى لحظة كتابة هذا الكلام أما بالنسبة ليحيى حسين فقد ورد في أمر الإحالة إلى محكمة أمن الدولة العليا الجناية رقم 12 لسنة 1965 أمن دولة عليا ما يلي بالنسبة للمتهم العاشر يحيى حسين رقم 1 قرر المتهم قرر المتهم السابع محمد ضياء الدين عباس الطبجي بالتحقيقات أن المتهم كان عضوا معه في التنظيم السري الجديد لجماعة الإخوان المسلمين في أسرة كانت تجتمع دوريا في منزله كما يدفع 5% من دخله اشتراكا شهريا وقد تلقى تدريبات على المصارع اليابانية وعلى الأسلحة النارية بمنزله كما تسلم خنجرا وأضاف أنه تسلم من علي عشماوي وزينب الغزالي بعض الخطابات التنظيمية لإرسالها أثناء وجوده بالخارج إلى أشخاص معينين من جماعة الإخوان المسلمين المقيمين بجدة والخرطوم كما كلفه علي عشماوي عام 1965 بشراء كاتم صوت من الخارج إذا تيسر له ذلك واستطرد إلى أن المتهم اشترك معه في خلال شهر يونيو سنة 1965 في معاينة محطة توليد الكهرباء بمطار القاهرة الدولي تمهيدا لنصفها وتدميرها وكان هو الذي سيقوم بوضع قنابل زمنية بتلك المحطات وقد رافق أحد المهندسين من أعضاء التنظيم وأجراء معينة ثانية وعينا مولدات الكهرباء والاتصالات التلفونية وبرج المراقبة وجهاز توجيه الطائرات وأضاف أيضا أن علي عشماوي كلف المتهم المذكور خلال شهر يوليو عام 1965 بالذهاب إلى محطة سكة الحديد بالقاهرة لمراقبة ركب السيد رئيس الجمهورية عند سفره وتقديم تقرير بنتيجة مراقبته. وقد طلب منه في شهر أغسطس عام 1965 الاتصال بفاروق المنشاوي لتلقي التعليمات منه حال القبض عليه وقد حاول الاتصال بالأخير بعد القبض على الأول ولما لم يتسنى له ذلك أخبره أنه سيهرب إلى الخرطوم ولم يلتقي به بعد ذلك رقم اثنان. قرر المتهم الثاني عشر فاروق عباس سيد أحمد أن المتهم أخبره عام 1965 أنه عضو في تنظيم سري لجماعة الإخوان المسلمين يهدف إلى تغيير الحكم القائم بالقوة ويتلقى تدريبات على المصارع اليابانية وعلى السير على الأقدام لمسافات طويلة تنفيذا لأوامر التنظيم وعرض عليه الانضمام إليه وطلب منه في الثاني والعشرين من أغسطس عام 1965 الاتصال تلفونيا بفاروق المنشاوي لإبلاغه أن بعض أعضاء التنظيم قبض عليهم وتلقى تعليماته غير أنه لم يتيسر له الاتصال به انتهى وقدم يحيى حسين, قدم يحيى حسين غيابيا إلى محكمة أمن الدولة العليا برئاسة علي جمال الدين محمود وتوفى الفريق علي جمال الدين محمود أثناء نظر القضية فأعيدت محاكمته غيابيا أمام اللواء حسن التميمي وصدر الحكم الغيابي ضد ياحي حسين بالسجن لمدة 25 عاما وكان هو في ذلك الوقت يتمتع بالحرية في أرباض السودان جريمته الشمعاء أنه عاين واتصل وأوصل وقابل وقال فكان لابد من صدور الحكم ضده بالأشغال الشاقة المؤبدة وكان يكتب بجوار اسمه بالادعاء يكتب بجوار اسمه بالادعاء كلمة هارب وكان هو الشخص الوحيد الذي انطبقت عليه هذه الصفة الفصل الرابع معتقل القلعة معتقل القلعة هو جزء من قلعة صلاح الدين، القلعة التي قتل فيها محمد علي المماليك، وقد أعد الجزء الذي كنا وقد أعد الجزء الذي كنا نسكنه الإنجليز، وهو لا يتسع لأكثر من ثلاث معتقل، ويستعمل كمكتب للتحقيقات. تابع للمباحث العامة وكان التحقيق يجري هناك وفي داخل زنازينه الضيقة السيئة التهوية وضعنا اربعات او خمسات رغم انها اي الزنزانة لا تتسع لأكثر من اثنين على الاكثر ولكن للضرورة احكام كما يقولون وكان في القلعة في ذلك الوقت حوالي 400 معتقل باكورة التحقيق التابع للمباحث العامة في ايامه الاولى ناهيك عن التحقيق الاخر الذي يجري في السجن الحبي بالإضافة إلى وجود حوالي 200 في معتقل الفيوم وهم الذين أمضوا مدة عشر سنوات كاملة صادرة ضدهم من محكمة الشعب في عام 1954 مكثت عدة أيام في معتقل القلعة ورغم هذا فذكري... فذكرياتي عن الطعام ضئيلة جدا ويبدو أنهم لم يكونوا يقدمون طعاما لأحد فيه والذي كنا فيه أعظم من الإحساس بالجوع أو البحث عن الطعام ولعلي لم اتذوق طعاما طيلة المدة التي قضيتها في القلعة وأذكر أن أحد المخبرين قد أعطاني نصف كوب صغير من الشاي السيء الصنع في مساء سيء العذاب واذكر ايضا انني حاولت ان اضع شيئا من الجبن في فم زكريا المشتولي قبل ان يذهب الى ربه ولست ادري من اين احضرت هذا الجبن وقد عرفت فيما بعد ان الطعام في معتقل القلعة يقوم به متعهد اطعمة يأخذ على اطعام كل معتقل قدرا من المال وليست هناك فرصة للربح خيرا من تلك الظروف التي كنا فيها والمتعهد يعرف انه ليس هناك من يهتم بذلك الامر البسيط الطعام كانت الزنازين في سرداب مكشوف على الجانبين ينزل اليه بسلالم حجرية وكان ينادى على اي شخص للتحقيق فيفتح له رقيب عجوز باب الزنزانة وكان على هذا الشخص أن يذهب عدوا إلى مكان التحقيق ولا بد له إذا أراد أن يرحم نفسه من بعض العذاب أن يقف عاريا أمام المحقق فعليه حيال هذا أن يخلع ملابسه اثناء عدوه سريعا والسياط تلاحقه ليوفر على نفسه علقة الافتتاح وكان يمكث أكثر من يومين في التحقيق عاريا وعند عودته لزنزانته لا يمكنه لا يمكنه احد من البحث عن ملابسه في طريقه فإما أن يجدها مصادفة وقد تلوثت وتمزقت أو لا يجدها ويذهب عاريا إلى الزنزانة وكان كل الموجودين في القلعة مصابين بجروح قاتلة ولم يكن هناك أي إشراف طبي أو حتى أي إسعافات أولية كل هذا رغم وجود شخص سمين جدا يدعى موريس كانوا يدعونه بالطبيب ولكنه لم يقدم شيئا لإسعاف المصابين والانكى من هذا أننا سمعنا عن اشتراكه في قتل عدد من المصابين بعد ذلك ومما اذكره في هذه الايام التي قضيتها في معتقل القلعة ذلك الشاب الوسيم الظريف الذي كان يقف خجلا في عمبر التحقيق ولم اكن اعرف هويته بل ظننته للحظه احد المعتقلين كنت اراه ينظر في اشفاق بالغ الى الذين يحقق معهم ثم فهمت بعد ذلك انه ضابط صغير تحت التمرين وسرعان ما سلموني اليه ليتمرن على التحقيق معي وعلى طاولة صغيرة كانت بعض الاوراق الخاصة الخاصة ب خطابات شخصية نسيت مضمونها ومرسلها بعض الدراسات عن المسيحية والتاريخ الإسلامي مفكرة صغيرة لعام 1965 وقلب الشاب الوسيم الظريف هذه الأوراق ثم اقترب مني وسألني هل لديك هاتف في منزلك وكانت إجابتي لا؟ وإذا بهذا الشاب الوسيم الظريف يصفعني صفعة هائلة كادت أن تقلع عيني واقترب أكثر ثم كلمني في صوت كالفحيح سنبدأ بالكذب يا ابن الكلب وانتابني الذهول فعلا فلم يكن في منزل هاتف وقلت له وأنا أتهاوى من فرط الدهشة والألم أقسم لك أنه لا يوجد في منزل هاتف وانهالت الصفعات والركلات من الشاب الوسيم الظريف الذي كان ينظر إلينا منذ لحظات بإشفاق وجعلت أؤكد له أنه لا يوجد هاتف في بيتي وأخبرته أنه يمكنه التأكد من هذا بسؤال مصلحة التليفونات عن طريق الهاتف الموجود في المعتقل ثم ما أهمية ان انكر وجود هاتف في بيتي وخاصة ان الحكومة لم تحرم التليفونات بعد كل هذا لم تحرم التليفونات بعد كل هذا بلا فائدة كان الضابط شديد الغباء واحسست انه سوف يقضي علي وفي النهاية لم اجد فائدة من المقاومة واعترفت بحيازتي لتليفون في المنزل بين ابتسامات الظفر التي علت وجهه الوسيم الظريف وتصورت ان الازمه قد مرت بسلام ولكنني فوجئت به يسألني عن رقمه وارتبك وهممت أن أذكر له أي رقم، لولا أنني لاحظته ينظر في المفكرة الصغيرة الموضوعة على الطاولة والتي كانت تخصني، والتي كانت تخصني. وتذكرت يوم اشتريت هذه المفكرة في أول العام وكيف كنت أملأ البيانات المكتوبة في الصفحة الأولى. الاسم العنوان رقم التليفون وكان ذلك في منزل احد الاصدقاء الذي اقترح علي ان اضع رقم تليفونه في الخانة الخاصة برقم التليفون واسرعت بترديد الرقم وانهال علي الضرب من الشاب الوسيم ومساعديه وصارت الشتمات واللعنات تنصب فوق رأسي كأنها الحمم وصاحبنا يتمتم ما فائدة الإنكار نحن نعرف عنك كل شيء يبنى الكلب وأنقذني منه ضابط يدعى عبد المنعم الصيرفي ولكنه ضربني بعد ذلك في هذا اليوم حتى أوشكت على الموت فقد كان يفترض أنني في قيادة تنظيم الإخوان وعلى هذا فكان لزاما علي أن أخبره ببيانات مفصلة عن قيادة التنظيم ورغم أن هذا هو المحال بعينه فإنني لم أجد هناك جدوى من الإنكار فقد كان يجب على العاقل أن يبدأ بالإجابة أي إجابة فور سماع السؤال وكان عليه الا يتوانى والا يتردد بل يتكلم ويتكلم وبطلاقه معترفا بأشياء لم يرتكبها وأن يكون واسع الخيال فلا بد لقصته من حبكة وعقدة ولا يجب أن يشم من ان يشم منها المحقق رائحه الكذب هذا أو العذاب المهين اخذني عبد المنعم الصيرفي إلى فناء المعتقل وانتحى بي حية وصار يتودد الي توددا ظاهرا فبدأت الطمأنينة تغزو قلبي ثم سألني ببساطة للمرة العشرين عن تنظيم الاخوان واللجنة الخماسية القائدة وتصورت أن الحديث قد أخذ جانبا بشوشا وأن الرجل سوف يصدقني وقلت له ببساطة أنا الآخر لا علم لي باللجنة الخماسية ولا أظن أن هناك ما يسمى بهذا الاسم ولماذا تظن هذا هذا هو انطباعي ومدى علمي أيضا اذا فلا علاقة لك بالإخوان والتنظيم كلا يبدو أن الذوق لن ينفع معك وانقلب الرجل إلى وحش كاسر وصاح صيحة عظيمة أتاه الزبانية بعدها من كل مكان وخلعوا عني ملابس التي كان قد سمح لي بارتدائها وأصعدوني إلى عنابر التعذيب بالصفع والركل والشتم ولم يكن هناك ليل أو نهار فقد كان المشهد مستمرا بلا انتهاء وبلا امل في الانتهاء فمره نجد انفسنا في عنابر التعذيب ومره اخرى في الزنازين او في دورات المياه والحوادث تجثم على صدورنا بثقلها فنشعر بالاختناق مواطنون ابرياء جاءوا بهم من كل مكان بلا ذنب ولا جناية ومحققون يضربون الناس بحثا عن سر لا يعرفونه والكل تطحنه روحا سقيلة من العذاب وانتهت مجزرة القلعة ذات صباح وكان نتيجتها ثلاثة من القتلى وربما أكثر من ذلك وحوالي اربعمائة جريح بجروح بالغة واخرجونا من الزنازين اربعات اربعات وملأنا فناء المعتقل واختفت الهراوات والسياط وآلات التعذيب حتى وجوه المعذبين لم نعد نراها ولم يكن بين الجالسين من يدرك معنى لهذا الاجراء ومن تلك الكوة التي دخلنا منها يوم ودعنا العالم دخل كهل في الخمسين نحيل القد دقيق القسمات وفي جانب من فمه تقبع سجارة مشتعلة لم يمسها بأصابعه وفي صحبته شاب في الثلاثين اسمر اللون بليد القسمات وتكلم هذا الشاب حضرة الطبيب حضرة الطبيب يريد أن يكشف عليكم لا تخافوا لن يكون هناك تعذيب بعد اليوم كل من في جسمه إصابة بالغة يرفع يده ورفع أغلب الناس أيديهم فقد كانت إصاباتهم اكثر من بالغة وصار الطبيب يمر بين الصفوف وعلى وجهه علامات الالم والاشفاق والحزن وكان يلعن الجلادين جهرا كلما رأى اصابه بالغة ويأمر مرافقه الشاب بكتابة اسم صاحبها في كشف معه وتشجع الجميع وصاروا يسبون الحكومة ويلعنون الظلم والظالمين والطبيب يهز رأسه موافقا ومشجعا ومواسيا ثم ينصرف إلى آخرين حتى مر بنا جميعا كان هذا الطبيب هو العميد أحمد رشدي قائد معتقل التعذيب بأبي زعبل بعد ذلك بساعات قلائل وقد احضر كل من قيد اسمه في الورقة وضربه ضربا قاتلا ورغم أنني لم أسجل نفسي في كشفه إلا أنني لم أنجو من هذا الضرب القاتل عندما ذهبنا إلى أبي زعبل فقد اكتنفني لحظة مروره شعور غامض منعني من أن أريه الإصابات التي أصبت بها وركبنا شاحنات مغطاة في الطريق إلى أبي زعبل وفي بابها الخلفي يقبع مجموعة من جند الشرطة بملابسهم الرسمية فيظن من يراها في الشارع العام أن الشاحنة مليئة بالجنود وفي الحقيقة وفي حقيقة الأمر أنها زاخرة بالمعتقلين من الداخل وكم كنت أرى قبل هذه التجربة كثيرا من الشاحنات على النحو الذي وصفت به ولم أعرف إلا في هذه اللحظة أنها كانت تقل إخوة سبقونا في هذا الطريق كنا حوالي ثلاثين في الشاحنة التي ركبتها وكان معنا بدر القصبي الذي حملناه في بطانية نظرا لإصابته الخطرة وفي الطريق كنت أرى الناس يعيشون كما كانوا والحياة لم يتغير فيها شيء ولا أحد يهتم بما يدور وربما كانوا لا يعلمون شيئا عما جرى في المقشرة السيارات تزمجر والمار يصخبون وشاب يغازل فتاة على محطة الاتوبيس والحياه في تدفق سيال وأذكر أن جميع من كان معي في الشاحنة كانوا يبتسمون ابتسامات سعيدة تعكس ما في قلوبهم من ارتياح لخروجهم من ذلك العذاب المقيم وكان معنا شاب رقيق الحال من الناحية النفسية اعترف بما فعله وبما لم يفعله وكنا نزجره وننصحه بالتريث بلا فائدة وكان هذا الشاب يظن ان التحقيق قد انتهى الى عقوبتنا باحكام تتفاوت على حسب جرم كل واحد فينا وان هذه الاحكام قد صدرت وأننا بصدد تنفيذها وسوف نعلم عنها عندما نصل إلى المكان الذي نقصده وصرت أفهمه أن الأحكام التي تصدر لابد لها من قضاء محكمة إجراءات ولكنه قال لي في مصر لا يهم هذا كله يا صديقي وصار يتمتم في سخرية بالغة قضاء، محكمة إجراءات هل نسيت أنك في مصر بلد العجائب وكان منطقه أقرب إلى الصواب من منطقي وانبر ثانية عندما نذهب إلى اللومان علينا بتأييد الحكومة وساعتها سوف يفرجون عنا ولو كنا فعلنا بهم الأفاعيل كان الامر بالغ الزراية كئيبا موحشا عميق الوحش فيما كل هذا ولماذا ولحساب من اسئله تدور في ذهني ثم تطن طنينا مخيفا وتطغى بضجتها على العذاب الذي احس به من جراحاتي الذي احس به من جراحاتي الفصل الخامس معتقل أبي زعبل كان وصولنا إلى معتقل أبي زعبل عصر يوم من أيام السبت وكنا فرحين سعداء فقد انتهى تعذيب هكذا كان الضم وتبينت المباحث العامة عدم جدوى هذا وسوف نقضي بابي زعبل فترة من الوقت حتى تندمل الجراح ثم يذهب كل منا الى حال سبيله وصرت بنا روح نشطة طروب لتفشي هذه الظنون فينا حتى ضحكنا كثيرا عندما كانوا يسلموننا الى القائمين على الامر في ابي زعبل كان واحد منهم يتسلم المعتقلين وهو يعدهم ويحصيهم واحدا واحدا وإذا بذلك الذي جاء بنا يقول له تسلم يا اسماعيل ولا تخش شيئا من ناحية العدد أي عجز أستطيع أن أرده لك وتسلم اسماعيل دون ما خوف من عجز يكون في عدد هؤلاء الادميين وكم شغلتني ذكر هذه العبارة الصغيرة كثيرا ترى كيف كان يسدد هذا الرجل عجزا في الادميين من اين يأتي بهم لا شك انه كان يستطيع ان يأتي بالعدد الناقص من اي مكان ولن يهتم احد بما يحدث لاحد كنا نحمل معنا بدر القصب كما قلت وكانت حالته سيئة للغاية وعند بوابة المعتقل قابلنا الرائد فوزي الذي صار فيما بعد قائدا للمعتقل لفترة من الوقت وعلى وجهه إمارات التأثر لرؤية بدر القصب وهو معجن من الضرب وطلب منا أن نضعه في زنزانة من الزنازين ولم نرى بدرا بعد ذلك ابدا وخرج من التاريخ او ربما دخل فيه ولم, ي... ولم يعلم احد بمكان قبره كان المعتقل عبارة عن مبنى من ثلاثة طوابق في كل طابق اثنة عشرة حجرة يطلق على كل واحدة اسم عنبر وباب فناء هذا المبنى المحكم له قضبان من الحديد ولسوره أيضا مما يجعل هذا الفناء كالقفص المحكم المغلق وكان المبنى موجودا في منطقة ليمان أبي زعبل وهو مبنى جديد من حيث البناء فقد أقيم على أنقاض مبنى آخر قصفته الطوربيدات أثناء ضرب الإذاعة في عام 1956 فهو لا يبعد عنها أكثر من 200 متر وكان موعد تسليمه لمصلحة السجون من المقاول بعد أيام من وصولنا ولكن المباحث العامة قد تعجلت المقاول كما سمعنا وكان المفروض أن يستقبل الشيوعيين وشاءت إرادة الله أمراً آخرا دخلنا المعتقل قبل مغيب الشمس وكان العمال ينتهون من بعض الأعمال على عجل وعند وصولنا لم نلتقي بوجه واحد من رجال التعذيب ووجدنا بدلا منهم وجوها سامحة رقيقة سمراء وعاملون في لطف شديد وتسلم كل واحد منا ثلاث بطانيات من الصوف جديدة لم تستخدم قبل ذلك ووعاء قروانة وملعقة وطبقا صغيرا جديدا من الألمونيوم اللامع كان الأمر بهيجا يبعث على الإثارة والسعادة وصار كل واحد منا يمني نفسه بحياة رغدة مريحة في هذا المكان الجديد الأنيق الذي كان قد صنع توا وكان العنبر يتسع لثلاثين شخصا على الأكثر ووضعوا فيه فيما بعد مئة وثلاثين معتقلا وأودعت مع آخرين في العنبر رقم واحد وكانت سعادتي كبيرة لأنني وجدت كل أصدقائي معي في نفس العنبر وفرش كل واحد منا نمرته وتمددنا في فرح وهناء وجاء الطعام وكان عبارة عن عدس مطبوخ بالزلط والحصى في اوان حديدية قزرة يطلق عليها اسم كانتين ورغم قذارة صنعه وقذارة الاناء الموجود فيه والكمية الكبيرة من الرمل والزلط الموجود بكل كانتين الا اننا اكلنا بشهيه بالغة فمعظمنا لم يكن قد أكل شيئا في معتقل القلعة على الإطلاق ووزع علينا صابون قذر جدا من صناعة المساجين المقيمين في اليمان. ولكننا لم نكن رأينا الصابون منذ أيام وأسرعنا إلى دورات المياه نغسل ما تبقى من ملابسنا التي تجمدت عليها أشياء كثيرة أوضحها الدماء التي أريقت في معتقل القلعة وكانت دورة المياه مكونة من مكانين وموضعين للتبول وحوض به ثلاثة صنادير للمياه يتسع لاستعمال ثلاثة أشخاص في وقت واحد وفي المكانين دشان سرعان ما تزاحمنا عليهما جميعا وأخذ كل واحد دشا باردا لطيفا أزال ما لحقه من وعثاء السفر وسوء المنقلب في الدنيا وكان هناك من لا يستطيع ذلك لكثره جراحاته فبقي على قذارته في سعادة ورضى لابتعاده عن الأرض المخوفة في القلعة وألقيت نظرة على المكان الذي ننام فيه المكان ذي الباب القفص فوجدت أن معظم قاتنيه من الشيوخ المتقدمين في السن إلا حفنة صغيرة من الشباب أصدقاء يحيى حسين وكنت أنا منهم ومن طريف ما عرفت عن هؤلاء القاطنين أنهم ينتمون إلى جميع الجمعيات الإسلامية الموجودة في مصر مثل جمعية الصراط المستقيم وجمعية التبليغ الإسلامية وجمعيات أخرى كثيرة وبعض أفراد من حزب التحرير الإسلامي كل هذا بالإضافة إلى أفراد جماعة من الإخوان المسلمين وكان هناك من لا ينتمون إلى أي جمعية دينية كانت أو غير دينية ولكنهم كانوا جميعا على علاقة ما بمن تهمهم هذه الأمور وفوق هذا كله كان هناك من لا ينتمي إلى شيء ولم تكن له أدنى علاقة بأي شخص له صله بهذه الشؤون وكم كان عجبنا كثيرا من وجود مثل هؤلاء ولكن هذا العجب لم يدم بعد ذلك كثيرا وقضينا تلك الليلة في التعارف وتبادل النكات والقفشات والحديث عما جرى في القلعة من ويلات كنت أظن أننا سوف نعيش في أحزان الذكريات القريبة وألمها الشديد وكم كان صداها يلف رؤوسنا وعقولنا، يلف رؤوسنا وعقولنا، وكم كانت آثارها على ملابسنا الممزقة والجراح الغائرة وبقع الدم الحمراء. كانت الأيام القليلة التي أمضيناها في القلعة تطن في مخيلتنا كأنها قرن متكامل من الزمن، وكان المكان جديداً غاية الجدة بهيا كل البهاء. جاء الصبح سريعا ومع خيوطه الأولى استيقظنا في نشاط وتوضأنا للصلاة ووقفنا جميعا بين يدي الله عز وجل يلفنا شعور عظيم بالطاقة والقوة اللامحدودة كان الأمل يملأ نفوسنا بانتهاء العذاب وانتهينا من الصلاة وكانت تختلف كثيرا عن تلك التي كنا نصليها خارج أسوار المعتقل ولا يفوتني هنا أن أذكر ملحوظة لا مندوحة عن ذكرها لم تسمحني الظروف الخاصة بي في القلعة وظروف بعض من رأيت وصاحبت بتأدية فريضة واحدة فالعذاب لم ينقطع لحظة واحدة فقد كان الأمر في معتقل القلعة أشبه ما يكون بيوم الحشر بدأت شقشقة العصافير تخالط أصواتنا ونحن نقرأ القرآن رخيما عذبا في اليوم الأول من أيام أبي زعبل ولم نكن ساعتها نعرف أن أيامه أكثر هولا وعذابا أكثر هولا وعذابا من أيام القلعة ولم نكن نعرف أيضا أننا سوف نترحم على أيام القلعة ونتمنى لو كانت قد دامت أشرقت الشمس وقدم إلينا الطعام عسل أسود ملأ كل واحد منا طبقه الصغير منه ومعه قطعة من الجبن الرديء الصنع ورغيف من الخبز البارد الذي اختلط دقيقه بمواد غريبة وحشرات مختلفة عرفت منها الصرصور وتناولنا الطعام وانصرفنا إلى الحديث وكم ظننا ساعتها أن الأمر سيطول بهذا الهدوء إلى حد بعيد وفوجئنا بأحد الضباط يمر بنا من خلال الباب القفصي ووجدناه يقف ويتحدث معنا وكان هذا الضابط معقولا لا يحب العنف وكان دوره في التعذيب لا يكاد يذكر ومثل هذا كانت له في نفوسنا أعظم المكانة وكان أحد الذين حققوا معي في القلعة وهو الوحيد الذي أنهى معي التحقيق دون ضرب أو تعذيب ومضت نوبته معي كأنها النسمة في ليل صيف شديد الحر كان يناقشني ويسألني ويستفسر ويلف ويدور كان يستعمل عقله وذكاءه ولم يستعمل يده وعصاه حتى ذلك الوقت وتحدث الرجل من خلال الباب وفهمنا من حديثه أن الأمر قد انتهى وليس هناك بعد ما حدث في القلعة غير اعتقال لفترة لن تطول وأصيب البعض بلوثة من الفرح والإحساس بالفرج ولكن كان هناك من يجلس وكأن الأمر لا يعنيه في قليل أو كثير على وجوههم الصارمة يأخذ الإيمان بالله خطوطه العميقة فيحيل نظراتهم إلى صفاء وأمن وراحة. كان هذا هو الجيل الذي صنع جماعة الإخوان أيام الشيخ حسن البنا. ويحضرني من أسماء هؤلاء ثلاثة لا أدري أينهم الآن: الشيخ حامد الطحان والأستاذ محمود عبده أحد قادة الإخوان في حرب فلسطين عام 1948 والحاج عبد الرحمن حسب الله. أحد ستة أشخاص تكونت منهم جماعة الإخوان في أيام بعيدة من عام 1928 في مدينة الإسماعيلية كان يكفي أن ينظر المرء إلى واحد من هؤلاء ليشعر باليقين والثقة بالله فيزداد قوة على تحمل القلق والعذاب وكانت هناك في ذلك اليوم الأول من أيام أبي زعبل نماذج أقل درجة وأكثر خوفا وقلقا كان معنا مفتش في وزارة التربية والتعليم كثير الخوف شديد البخلي ترك في الأمانات خمسة جنيهات ويردد في كل لحظة أنه على استعداد لأن يترك لهم المباحث العامة جنيهاته الخمسة على أن يخلو سبيله لم يكن يدري أن الأمر أعظم من جنيهاته تلك جلسنا نستمع إلى نوادر ذلك الطيار الذي لم يفطن إلى ذلك الجانب المظلم من العالم وكان الكل يضحك للصور المضحكة التي رسمها جهله بالقضية رسمها جهله بالقضية والأمر برمته وتصورنا أننا سنقضي أجازة جميلة في معسكر جميل وما هي إلا لحظات حتى انقضضت قلوبنا وشملنا أهم عميق حركة غير عادية في المعتقل هرج ومرج أناس يدخلون ويخرجون ثم جاءنا أحد المخبرين وكان فظا غليظ القلب تقيل الكف اسمه الملة وأخذ أسماء الموجودين وكتبها في أوراق كانت في يده الترشاء ومر بجميع العنابر وفعل معها نفس الشيء ثم جاءونا بالملابس الخاصة بالمعتقلين ملابس مليئة بالقمل رغم أنها لم تلبس قبل ذلك صنعت من قماش هو إلى الخيش أقرب خالية من التناسق والاستواء وطلبوا إلينا تسليم كل الملابس المدنية التي كنا نرتديها وتسلم كل واحد فينا سروالا لا ينطبق بحال على جسم صاحبه ومئذرا مبهدلا وقميصا داخليا شديد العفونة كأنه قد نقع زمنا طويلا في مرحاض وطاقية سخيفة المنظر، وكان الحر شديدا يومها وفعلت هذه الملابس فعلها القاتل مع الحر الذي كتم الأنفاس وإني أذكر كيف بكى ذلك الطيار الذي كان يقص علينا حكاياته بكاء مرا حينما طلبوا إليه ارتداء تلك الملابس وكم توسل إليهم أن يتركوه بتلك الأخرى التي جاء بها من لندن وقد طلب منه الملة أن يحمد الله أنهم تركوه مع حياته ومن بين القطبان التي كانت بالباب رأينا الجند يحملون إلى الداخل بالمعتقل كميات كبيرة من الهراوات والخيزران والصياط تكفي لجلد قارة بأكملها وكانوا يلقون بحمولتهم المخيفة على بلاط المعتقل فتحدث صوتا يبعث الخوف في أكثر القلوب شجاعة وارتفع صوت من بين زملائنا يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وكان لهذه الآية مفعول السحر في نفوس الناس فقد دوى العنبر بذكر الله وبقراءة القرآن وعادت الطمأنين إلى القلوب وبينما نحن على هذه الحال إذا بصوت جهوري يهز جدران المعتقل وشعرت بطنين في أذني ولم أتبين الصوت الذي صار يتكرر في رتابة ثم رأيت كل من في العنبر ينظر إلي كانوا ينادونني وعاودني الخوف فقد كان لهذا النداء معنا لا يفهمه إلا الذي ذهب إلى هذا المكان كانت مظاهر الراحة حلما ووهما لقد جاءت الصاخة وبدأ الجد الجد وعاودنا شجا لا ندري متى ينتهي واقترب الشيوخ مني وملأوا أذني بآيات القرآن وتقدمت من الباب ليراني ذلك الذي ينادي من مكان بعيد ورآني وفي لحظات كان أمامي وبيده مفتاح وفتح باب العنبر وأخرجني وطلب إلي أن ألف عصابة على عيني وفتح باب العنبر وأخرجني كالأعمى فقد كانت العصابة محكمة ولم أكن أرى منها شيئا على الإطلاق وصار الرجل ينزل ويصعد ثم يسير بي على أرض مليئة بالعشب الجاف والشوك. وأحسست أنه غادر المعتقل وذهب بي إلى مكان آخر واستيقظت حواسي على صوت مخيف أعرفه جيدا كان صوت الرائد فؤاد علام الذي فعل بي الأفاعيل بالقلعة أثناء التحقيق العجيب الذي كان هناك وبلهجة ممطوطة مزعجة سألني هل أتيت لم أرد عليه حظك سيء للغاية وتمتمت وتمتمت في صوت خفيض ولماذا احقا لا تعرف لماذا ثم أتبع تساؤله ببعض الشتائم البذيئة وقبل أن أجيبه كانت الركلات تنهمر عليك كالمطر، وفي ثوان كنت معلقا في الهواء وسط الظلام الذي صنعته العصابة حول عيني وصارت ضقات الهراوه تنزل رتيبة على قدمي فأشعر بألم عميق مخيف يتضاءل بجانبه الموت واشتد بي الهول فصرت أرجو أن يتركني مذكرا إياه أنني مسلم ومصري مثله ولكنه أصر على أن أتكلم ولم يكن كلانا يعرف شيئا عن الأمر الذي ينبغي علي الكلام فيه وكنت في كل مرة أذهب فيها إلى التعذيب انوي بيني وبين نفسي ألا أصرخ وكنت أفشل في كل مرة نعم كنت أفشل في كل مرة فقد كان العذاب فوق احتمال أي مخلوق أو على أقل تقدير فوق احتمالي أنا شخصيا وبعد أن أخذت علقة ساخنة تفككت عظامي من جرائها فك قيدي وأنزلوني من هذه التعليقة وأمروني تحت الضرب أن أقفز على قدمي حتى لا يتورم على قدمي حتى لا يتورم ومن ثم لا يمتلئان بالصديد وهذا بطبيعة الحال ليس من باب الرحمة ولكن حتى أستطيع تحمل قدرا آخر من العذاب حينما يريدون ولم أستطيع الوقوف، فقد أصيبت أعصاب الساق بخدر منعني من القيام واقفا واشتد الضرب وحمى وطيس الصفعة والركل حتى اصدع حتى أصع أصع للأمر، وأنفذ خطوة التنظيم التي يطلبونها، ووقفت. بعد لأي ووقفت بعد لؤى وصرخ الرائد يطلب مني الاسراع في الحركة وأثناء تنفيذي شعرت بقدمي ينغرزان في لوحة خشبية قد رشق بها عدد كبير من المسامير الحادة المسنونة وصرخت من الألم وسقطت على الأرض وكان هذا المشهد نهاية العلق الأليمة التي أخذتها في هذا اليوم وعلى مستوى معتقل أبي زعبل بدأ التعذيب أو بدأ التحقيق أو بدأ كلاهما معا فهم اسمان لحقيقة واحدة وكان يبدأ في الساعة العاشرة صباحا ويستمر حتى منتصف الليل ويمضي المحققون حضرات الضباط وحضرات يذهبون يمضي المحققون يذهبون إلى منازلهم ويوكل بالمعتقلين إلى من يجهزهم ليوم جديد في التحقيق حتى يأتي حضرات الجميع في العاشرة من الصباح الجديد واستقر هذا النظام بعد يومين. وعدت إلى العنبر فوجدته قد امتلأ بآخرين لقد وفد معتقلون جدد إلى المكان العنبر الذي لا يتسع لأكثر من ثلاثين صار به أكثر من ضعف هذا العدد ارتميت منهوكا على النمرة التي تضاءل الحيز الذي كانت تشغله قبل ذهابي إلى التحقيق جاء أناس من سائر البلدان وكلهم تحت وطأة, وطأة دهشة مما جرى ويجري أخذوني في اليوم التالي بنفس الطريقة إلى نفس المكان الغريب في هذه المرة لم يبدؤوني بالجلد والضرب كعادتهم كنت مغمض العينين والتقطت أذناي حركات كثيرة كان من الواضح أن هناك شيئا بالغ الأهمية في ذلك المكان الذي يقع خارج المعتقل وبينما أسحب إلى حيث يريدون صفعني واحد منهم على قفاي وامتلأت دهشة ليس من الصفعة ولكنني سمعت أحد الضباط ينهى ذلك الذي ضربني وتعجبت ولم أستطع لحظتها أن أخمن سبب ذلك التصرف من الضابط أول مرة أسمع فيها من ينهى عن الضرب وجاءني الرائد فؤاد علام وكنت أعرفه من صوته وقال لي أنا آسف يا فلان لم أكن أود أن يحدث ذلك لك ولكن هذه التعليمات القيادة العليا للقوات المسلحة فقلت له ماذا تعني؟ فقال لي في لهجة منذرة جاءتنا قائمة بها بعض الأسماء وسكت برهة فقلت له لست أفهم هذه الأسماء يجب أن يجب تنفيذ حكم الإعدام في أصحابها هذه القائمة موقع عليها من سيادة المشير عبد الحكيم عامر ماذا تقصد اسمك في أول قائمة المطلوب إعدامهم هذا دون محاكمة وماذا تعني المحاكمة صدقني لا معنى لها على الإطلاق وقلت له ومتى يتم هذا الآن وسمعت وقع أقدام تأتي مهرولة عن بعد واقتربت ثم وقفت وسمعت صاحبها يسأل من بين لهاته أين المحكم عليهم وأمسكا الرائد من ذراعي وقال هذا أول الخمسين الذين سيعدمون اليوم وسلمني لصاحب الصوت الغريب الذي مشى بي خطوات وغرقت في أفكاري وغرقت في أفكاري هكذا تنتهي حياتي بهذه البساطة وهذه الطريقة لا أظن أن المشير عبد الحكيم عامر يعرفني لماذا يكرهني هؤلاء الناس هذه الكراهية العميقة ماذا فعلت بهم وتذكرت آمالي وقراءاتي والبهجة التي كنت أشعر بها عندما أقرأ كتابا جديدا كل هذا سوف ينتهي من الدنيا بعد لحظات أين القانون؟ أين الحضارة؟ أين التقدم؟ وضاعت صورة العدل في مخيلتي وانتابني غثيان وشعرت برغبة جارفة للتقيؤ كل هذا وأنا سائر خلف ذلك الذي يسحبني إلى مكان تنفيذ الإعدام هكذا ضمنت شعرت أن الذي يسحبني قد توقف فوقفت وأرهفت حواسي كلها واقتربت أقدام أخر وسمعت صوت الرائد. ماذا تتمنى قبل أن تموت أن أصلي ركعتين استعدادا للقاء الله كانت النهاية سريعة ولم أستعد لهذا اللقاء وماذا تعني صلاتك كأني أستأذنه سبحانه وتعالى في المثول بين يديه كلا لن نأذن لك بالصلاة هذه خارج صلاحياتنا وتقدم طابور الإعدام مرة أخرى وأثناء السير انقض علي رجل لا أعرفه وطبعا لا أراه لأن العصابة على عيني وبسرعة القاني على الأرض وفي لمح البصر كانت يداي في القيد الحديدي خلف ظهري وهنا زايلني الخوف على عكس ما توقعت لقد دنت الساعة سوف أذبح بعد لحظة أو تكاد إنها أعظم النهايات في الدنيا سيقتلونني وأمضي بعدها إلى الله هائما في الرضوان الأعظم أنهضني الرجل وأصعدني درجا مرتفعا استطعت أن أراه من خلال ضوء بسيط يتسلل من أسفل العصابة ثم أوقفوني يتسلل من أسفل العصابة ثم أوقفوني لحظة في مقدمة ممر حجري يبدأ من نهاية السلم وأمرت بالتقدم بعد ذلك في خطوة بطيئة المفروض أنها تبعت الخوف والرهبة في القلب ثم أوقفوني بعد أن مشيت كثيرا فوق هذا الممر وانحدر بصري إلى قدمي من خلال الفرجة الديقة في العصابة ورأيت أنني أقف على شفة جرف هار ويكفي دفع صغيرة لأسقط في هذه الهوة التي ليس لها قرار يبدو أمام ناظري ولفوا أنشوطة, أنشوطة حول عنقي هو الإعدام شنقا وتقدم مني الضابط عصام الشوكي احترقت به طائرة عام 1968 كما سمعت في معتقل طرة وطلب أن أتلوا صلواتي الأخيرة فقد أزفت ساعة الانتقال إلى العالم الآخر وصرت أدعو الله دعاء حرا أن يغفر لي ذنوبي ولم أعد أشك في قرب قدومي عليه وتذكرت في هذه اللحظة الذنوب التي ارتكبتها وكم تألمت لحظتها وتمنيت لو عاد بالزمن كي اكفر عنها ولا أعود إليها أبدا وشدوني إلى الأنشوطة وتحت قدمي الهاوية العميقة البعيدة القرار وكانت أصوات الصياط الملتهبه تأتي من بعيد تحمل صرخات حارقة تملأ الجو حولي ولكن كل هذا لم يخفني بقدر ما كنت أتمنى أن يغفر الله لي بذهابي إليه على هذه الصورة وتذكرت أمي وإخواني وأصدقائي وكل من كانت له علاقة بي ولفتني نسمات عذبة رقيقة من السماء واستغرقت في دعائي واستغفاري من جديد وكانت الوجوه تداعب خيالي وجوه من كل مكان مكثت على هذه الحال عدة ساعات شعرت بعدها أن قدمي قد فقدت القدرة على حمل الأنشوط حول عنقي قوية وضاغطة وأصوات الصراخ والصياط تأتي مولولة من بعيد وأنا أبصر عند قدمي هوة سحيقة بعيدة القرار واقترب أحد الضباط وبصوت كالفحيح امرني ان أقفز إلى الهاوية وقلت له تستطيع أن تدفعني إليها أما أنا فلن أقفز أبدا وصرخ الرجل قلت لك أقفز هذه أوامر المشير وشعرت بالإغماء وبدأت أتهاوى وسقطت, وسقطت من شاهق كان بيني وبين قاع الهوى حوالي متر ونصف وصوره الوهم على أنه قاع عميق صحيق قادوني بعد ذلك منهك القوة إلى حجرة تصل إليها الصرخات من قريب ورفعوا العصابة من فوق عيني فوجدت أمامي الرائد فؤاد علام والملازم عصام الشوكي وقال الرائد فؤاد علام لقد كان حظك حسنا حظك حسنا لقد أتت الأوامر من المخابرات بتأجيل إعدامك وبعد قليل سوف يخابروننا بسبب ذلك وسكتنا برهة ضئيلة ثم انبرى يسألني عندك معلومات تحب أن تخبرنا بها وهززت رأسي نفيا هل لك رغبة في أي شيء وهززت رأسي نفيا للمرة الثانية وقدم لي مقعدا من الخشب شبيها بالكرسي وما هو بكرسي وطلب مني الجلوس وأعطاني سيجاره ثم أشعلها لي والعجب يملأني وسرعان ما زال العجب حينما وجدته يقدم لي ورقة وقلم وقال الآن ستكتب اعترافاتك وغشيتني سحابة عن أي اعترافات أتكلم فقال أنا سأملي عليك وأنت تكتب من واقع كلامك الذي سبق فشكرت له في نفس هذا الموقف فقد أعفاني من الضرب والتعذيب والإهانة وكم كنت أتمنى أن يفعل ذلك من اللحظة الأولى لاعتقالي واستدرك الرائد لا تظن أنني سوف أملي عليك أكاذيب لم تفعلها ورددت عليه بسرعة العفو ويا سعادة البيت وهل هذا معقول كل المسألة أنني سأنظم أقوالك وأضعها في ثوب واضح وأنا على استعداد لأي شيء وكتبت من إملائه تسع صفحات فولسكاب مضمونها خطة أعددتها لقلب نظام الحكم وكان هذا مع بعض الأصدقاء وكنت متأكدا أنهم لن يحكموا علي بأقل من عشرين عاما أو أكثر لأن اعتقالي كما يقولون حالة دون تنفيذ هذه الخطة وعندما دخل الليل انصرفت راضيا سعيدا مع المخبر الى المعتقل فقد ظننت ان التحقيق قد انتهى ولم يعد امامي سوى انتظار المحاكمة والذهاب الى الليمان لتكسير الحجارة تحت وهج الشمس الحارق وكم كنت سعيدا لهذه الافكار التي ستجعلني اغادر هذا المكان اللعين وعند دخول العنبر كان به ضعف العدد الذي كان به في الصباح ووجدت أن فناء المعتقل الشبيه بالقفص قد امتلأ بعشرات الأشخاص العرات من ملابسهم ومنهم من يمشي عاريا على أربع وهناك من يسوقه بالعصا، ومنهم من يجري عاريا مغمض العينين حتى يصطدم بالجدار المقابل فتشج رأسه ويقوم ليجري من جديد ومنهم المعلق على السور ذي القضبان الحديدية مصلوبا عاريا مغمض العينين أيضا وارتميت في ركن افسحوه لي واستغرقت في نوم عميق استيقظت منهكا من جراء ما حدث معي في التحقيق والتف الاخوه حولي يسألونني الأخبار ماذا حدث وماذا قالوا لي وماذا فعلت لهم وكان بعض السزج يسألون متى ينصرف الجميع إلى منازلهم كان العنبر قد اقتضى بساكنه وأصبح الأمر بالغ السوء من كثرة المعتقلين وعادوا لا يهتمون بطعامنا فيأتون بالوجب بالوجبة بعد موعدها بساعات طويلة وكان يأتينا أيامها لحم لا تستطيع الأنوف أن شم رائحته الكريهة ولا تقدر الأسنان تمزيقه أقوى الأسنان فكنا نكتفي أن نلوكه بعد أن نغسله بالصابون لنتخلص من بعض رائحته كان معنا في تلك الأيام من شهر سبتمبر أطفال لم يصلوا سن البلوغ وكانوا يرتعدون من الخوف الشديد من أفراد جماعة التبليغ أطفال صغار على كل هذه الآلام وكان معنا شيوخ جاوزوا سن النشاط والحركة لا, يكفو لا يكفون عن قراءة القرآن والتوسل إلى الله سبحانه وتعالى أن يقيهم في شيخوختهم تلك غوائل العذاب والخوف وكانوا يبدؤون في قراءة قل هو الله أحد بلا انقطاع إذا ما دعي أحد إلى التحقيق وكان الخوف يبدو نبيلا حزينا في عيونهم المذعورة وقسماتهم المتوجسة وأغلبهم لم يمثل أمام المحقق أبدا كانوا من جمعيات شتى وكلهم لا يفقه السياسة ولا دخل له بها وكانوا في دهشة من وجودهم في ذلك المكان كان الأمر آنذاك أكبر من الدهشة وأبعد عمقا من الخوف لقد ربط الخوف والجوع والألم بين هذه النفوس جميعا فالتحمت في رباط قدسي بليغ الفصل السادس عودة إلى التحقيق ثلاثة أيام مكثتها بالعنبر وأنا أظن أن التحقيق قد انتهى رأيت خلالها من الباب صورا شتى للتعذيب وكان مرأة هذه الأشياء أشد ألما على نفسي من وقعه على أصحابه كان الباب يطل على فناء السجن الذي أطلق عليه اسم المحمصة وكان يتركوا في هذا الفناء من ينتظرون التحقيق أو من يعدون له الكل عار تماما كما ولدتهم أمهاتهم وكان الضباط ينصرفون في المساء إلى بيوتهم ويتركون هؤلاء دون نوم حتى يحضروا في الصباح ليستكملوا ما بدأوه بالأمس ولم يكونوا يتركونهم دون نوم فقط وهو بحد ذاته عذاب بالغ الألم عميق التأثير لا يشعر بفضاعته إلا من اكتوى به أن يترك الإنسان بلا نوم اياما واياما بل كانوا مع هذا استخدمون معهم اعتى أنواع القسر والقهر بنوعيه البدني والروحي وقدر لي أن أكون واحدا منهم بعد زمن يسير كانوا يقفون ووجوههم الى الحائط وعيونهم تلفها عصابة سميكة وهم على هذه الحال فلا يدري واحد متى انتهى الليل ومتى جاء النهار والويل كل الويل لمن تحدثه نفسه بنزع هذه العصابة التي تنشر الظلام في رأسه وعلى كل واحد أن يكرر عبارة بعينها بصوت مسموع وإذا بدأ في أول الليل فلن ينتهي من هذا إلا عندما يأتيه الأمر في مطلع الصباح عبارة بلهاء لا يتوانى عن تكرارها وإلا هبت عليه ريح العذاب الساخن البحر فيه ملوخية هكذا يرددها ساعات طوال وبصوت عال او يختار رقما ما سبعة او ثمانية او تسعة اي رقم ويردده بصوت عال طوال الليل فيصير المكان اشبه بمستشفى المجانين ومن يدخل هذا المكان عليه أن يودع النوم والطعام أياما لا يدري عددها وله كوب من الماء كلما تدور الشمس وإذا أراد أن يقضي حاجته فليقضيها حيث كان وكان هناك من يعلق داخل المحمصة على الصور الحديدي يعلق ساعات الطوال حتى يسقط إعياء من ارتفاع شاهق فتشج رأسه أو تكسر ساقه, ساقه أو أي شيء ولم يكن هذا محل اهتمام من أحد وكان يعني أحيانا لبعض الضباط أن يتسلى على ساكن المحمصة فيأتي ليقضي معهم وقتا طيبا يتسلى فيه بكل الألعيب المعذبة التي يعرفها أو التي يتفتق عنها ذهنه في ذلك المكان الغريب كان يصف يصف الجميع صفا طويلا كل خلف الآخر ويقف هو في نهاية الصف ويصفع ذلك الذي يقف في نهايته صفعة قوية مدوية تعوي في سكون الليل ويطلب منه أن يوصلها إلى الذي أمامه وهكذا حتى تصل إلى ذلك الواقف في آخر الصف والأدهى من هذا أن سيادة الضابط ينظر إلى ساعته ويحسب الوقت الذي تصل فيه رسالته المؤلمة إلى غايتها ويتأفف ويستاء من التهاون والتكاسل من جانب البؤساء الذين اشتركوا في اللعبة فيزمجر ويتوعد ويهدد ويطلب زمنا أقل وسرعة وحماسة وقوة ويكون الجميع قد فقدوا, قد فقدوا قدرتهم على التفكير وأصيب بالإعياء البالغ فيخفض حسهم الإنساني في هذه اللعبة القذرة ويحاول كل واحد أن يرضي هذا الضابط على أمل في تخفيف العذاب فلا يجد أمامه حين ذاك إلا أن يصفع الذي أمامه بسرعة ونشاط ويصير الامر بعد مضي ساعة من الوقت شيئا مهينا مزريا مؤلما يبعث على الرساء والحزن بينما يضحك الضابط ملء شدقيه ولا يكون هناك غير ضحكته هو وحده ومن الضباط الذين اجروا اللعبة في صف كنت فيه الرائد زكريا عمار ومما فعله هذا الضابط أيضا أن جعل صفين يقفان متقابلين كل في مواجهة الآخر ويطلب من كل واحد أن يصفع الذي أمامه وكانت تتم هذه اللعبة على التناوب كل صف يضرب, يضرب الآخر مرة وينتظر الضابط الرائد ليرى من الذين سيسقطون إعياء وكلما فرد من الاعياء يضحك الرائد ملأ شدقين وكان كل واحد من المعلقين فوق السور بيده ورقة أو بجسده ورقة كانوا يسمونها الرشدة بها طريقة معاملته يعني الاسم ومتى يذهب إلى دورة المياه ومتى يتناول كوبا من الماء ومتى يتناول رغيفا ومتى يضرب وكانت المدى تقاس بالأيام إلا في حالة الضرب ساعتان بين العلقه والعلقه وفي صبيحة يوم وجدت نفسي في المحمصه مع زقزقة العصافير وأخذت ما يسمونه بالطريحة وهي علقه بالهراوات تناولت فيها ما لا يقل عن مئتي هراوة ثم علقت على الحديد وكان علي أن أخذ هذه الطريحة كل ساعة ونصف وظللت معلقا ثلاثة أيام دون نوم وما أفضع هذه الذكرى فهي جملة تأخذ من وقت القارئ أقل من ثانية من الزمن ولكنها كانت بالنسبة لي آنذاك شيئا يجل عن الوصف ولا تحيط به الكلمات كانت شيئا يذكرني بالله ويخوفني من الآخرة وكان معلقا بجواري أحد الأطباء عين سمعت أنه ترك مصر إلى غير رجعة وأشفق علي رغم أن حاله ليست أحسن من حالي ونصحني أن أتظاهر بأني مصاب بمغص كلوي حاد وشرح لي الأعراض ولكني اثرت أن أحتفظ بهذه الأعراض فقد يأتي يوم أو تأتي لحظة أجد فيها ما هو أعتى مما رأيت وقد يسألني سائل أهم يهتمون بالمغص الكلوي نعم بالقدر الذي يحفظ عليه حياته حتى ينتهي التحقيق فحرصهم على المعلومات يجعلهم حريصين على بقائنا أحياء لفترة أطول وجاءت اللحظة فتحت علي أفواه الهراوات المتوحشة تحت اشراف الرائد فؤاد علام وأوشكت على الجنون من شدة الألم فصرت أصرخ صراخا جنونيا مدعيا أنني اصبت بمغص كلوي حاد فكفوا عن ضربي فقد كانوا لا يريدون موتي كما بينت قبل معرفة ما عندي مما يظنون وجاء الطبيب الوغد وحقنني بالإتروبين وأوصى بأن أستريح وكانت استرحتي أن أجلس مستيقظا بجانب السور طوال الليل ولم يسمح لي بالنوم بطبيعة الحال وكانت ليلة ليلاء وكان عذابي في مقاومة النوم الذي يهب علي من كل جانب يفوق ضرب الصياط والكي بالنار والعبرة لمن جرب وجاء الصباح وكان علينا أن ننام على ظهورنا ونرفع أرجلنا في الهواء وننتظم في صف طويل ليستعرضنا العميد أحمد رشدي وفي صحبته ثلاثة من رجاله الغلاظ وكانت الأوامر الجديدة أن نرتدي الجاكتات فوق العصاب التي حول أعيننا فلا يبدو من وجه أحدنا شيء بالمرة ويقترب سيادة العميد من أول الصف ويسأل من أنتم فيجيبه أنا فلان ويذكر اسمه وكان العميد يحفظ كل اسم وما يتعلق به من موضوعات التحقيق فيساله عن بعض الموضوعات وعادة لا تعجبه الإجابة فيأمر أحد مرافقيه في صوت خفيض خمسين أو يقول ثلاثين وكان يقول مئة أحيانا ومعنى هذا الرقم أن يضرب المسؤول بالهراوة عدد لا يقل عن الرقم الذي ذكره سيادة العميد وكانت الثلاثون تعني خمسين والخمسون تعني ثمانين وهكذا وكان الشخص النائم في آخر الصف عليه أن يظل رافعا رجليه حتى يصل إليه سيادة العميد والويل كل الويل لمن يخفض رجليه من التعب، ففي هذه الحالة يبطشون به بطشا مخيفا. وكان طابور الصباح هذا يستمر من ساعتين إلى ساعتين ونصف بعد ليلة منهكة من التمرينات الرياضية والإجبارية والضرب بالهراوات والتعليق على القضبان الحديدية حتى تنسلخ الأقدام. وبعد أن ينتهي هذا الطابور يصعد كل واحد إلى مكانه من السور ذي القطبان وكان ينتظر الذي يحقق معه وأتاني الرائد فؤاد علام فقد كان من قرعتي أو كنت من قرعته ووقفت تجاهي خارج السور فغضب عندما راني معلقا بملابسي واستدعى المخبر الموكل بالمحمصة في تلك الليلة وسبه سبا قبيحا لسماحه لي بارتداء الملابس وفهمه المخبر أنني مصاب بالمغص الكلوي وأن هذه أوامر الطبيب وسب الرائد الطبيب سبا مقزعا وانتهت المناقشة بأن نزلت من فوق السور وخلعت ملابسي كلها وضربت علقة ساخنة صعدت على أثرها إلى مكاني الأول اقترب الرائد ولمعت عيناه ببريق مخيف وفي يده رنس مشتعلة وصعقت عندما رأيته يقربها من جسدي العاري وتصورت لحظتها ان هذه الشعلة اذا اقتربت من جسدي فانني ساموت ولا ريب ولكنه حرق بها اجزاء متفرقة اختارها بلا اهتمام ولم امت رغم ان انفي قد امتلأ برائحة الجلد المحترق وبدأ الحوار اللزج السخيف ألا تنوي الكلام عن أي شيء في هذه المرة نريد شيئا محددا وما هو ماذا تعرف عن يحيى حسين لقد قلت كل ما عندي ولم يبقى هناك جديد أقوله هل كنت تعرف أنه عضو في تنظيم الإخوان كلا متى قابلته آخر مرة منذ عدة شهور أنه لم يمر عليك قبل هربه إلى السودان لم يحدث إذن فأنت عضو في تنظيم الإخوان كلا لماذا لست عضوا فيه من الصعب الإجابة على هذا السؤال ووضح كلامك أترى أنه ينبغي أن أكون عضوا في تنظيم الإخوان هذا ما ينبغي عليك أن تشرحه لنا لم يعرض علي أحد الإخوان أن أشترك في تنظيمهم الذي تقصد رغم أنك تعرف ذلك العدد الكبير منهم رغم أني أعرف العدد الكبير منهم أنت تكذب وأين الحقيقة الحقيقة أنك عضو في تنظيم الإخوان ويجب أن تعترف بهذا أتفهم أفهم ها ماذا قلت وماذا يمكنني أن أقول بعد قرارك أنا عضو في تنظيم الإخوان وعلى علاقة بقيادة التنظيم وعلى علاقة بقيادة التنظيم بل أنت أحد قادة التنظيم لماذا تسكت لا أدري ما أقول وبصوت كالفحيح يقول الضابط بل عليك أن تقول وإلا ساءت عاقبتك اتفقنا على أي شيء أنا أحد قادة التنظيم ستكتب اعترافا بهذا أليس كذلك شريطة أن أنجو من الضرب اتفقنا سوف تنجو من الضرب ها ماذا ستكتب سأكتب أني عضو في جماعة الإخوان ثم تعطينا التفاصيل عن تنظيم الإخوان وعن قيادة التنظيم هذا المحال بعينه سيادة الرائد لن أكتب حرفا أكثر من الجملة التي ذكرت لك وافعل ما بدا لك فليس في استطاعتي أكثر من هذا صدقني وتدور روح العذاب دروسا بشعة تحمل معها التعاسة والألم والشقاء كان ذلك قبل قرار الاعتقال العام الذي صدر بتاريخ السادس سبتمبر 1965 فقد تغير كل شيء بعد صدور هذا القرار الذي ينص على اعتقال كل من سبق اعتقاله ويفوض وزير الداخلية باعتقال من يشتبه فيه ولهذا قصة اخرى جاء اكبر وارد الى المعتقل قبل قرار الاعتقال العام يوم الثالث سبتمبر 1965، وكان في ذلك الوارد الشقيق الذي لم تكن له في ذلك الحين علاقة بشيء سوى معرفته بأحد أصدقائي. وفي مناسبة ما أرسل لي خطاب مجامل عاديا وضبط هذا الخطاب عند صديق الذي عند صديق هذا الذي اعتقل بسبب علاقته بيحيا حسين هو الآخر. وكانوا يقبضون على أي أسماء يجدونها مكتوبة في أوراق في أوراق ما في حيازة أحد المعتقلين ولو كانت هذه الأوراق سكوك دين وكان هناك ما أخفيه عن المباحث العامة ولم يكن ما أخفيه ذا علاقة بأمن الدولة ونظام الحكم في نظري وكشف واحد من أصدقائي عن بعض ما أخفيه بعدما جهدت نفسي في إخفائه طيلة أيام التحقيق الأولى وكان هذا الصديق قد اعتقل بسبب وجود بطاقة تهنئة تحمل اسمه في منزل أحد الذين سبقوه وتمكنت من مقابلته لحظة حضوره وأفهمته سبب اعتقاله وأن عليه أن ينسى ذلك الأمر الآخر الذي حرصت على إخفائه ولكن الرجل سامحه الله وصار يهذى, يهذي من شدة العذاب وقال ما يعرف وما لا يعرف واتوا به ووقعت الواقعة واظلمت السماء وقامت الدنيا وقعدت ثم جاء يوم السادس سبتمبر 1965 الذي كان شبيها بيوم الحشر فقد وصلت دفعة ضخمة من المعتقلين من أهل الصعيد تزيد عن 700 شخص يمثلون نصيب معتقل التحقيق من هذا القربان البشري الذي يقدم على مذبح القوة الذي يقدم على مذبح القوة أمر جميعا أن يضعوا أمتعتهم في مكان واحد فصار كل واحد يقذف أمتعته في ذعر حقيقي وما هي إلا لحظة أو تكاد حتى تجرد الجميع من ملابسهم وكانوا يجرون ويتخبطون وهم عراه من شدة الضرب كالفئران المذعورة في مصيدة كبيرة وكان المكان لا يسمح لمناورات واسعة ولا يستطيع واحد فينا ان ينسى منظر الهلع البالغ الذي ارتسم في اعين هؤلاء البائسين وهم يرون جثة معلقة على الحديد وقد سالت منها الدماء وفاحت رائحة الصديد فكانوا يسقطون من الخوف والذعر والانهاك وكانت الصراخات تدوي في كل مكان أما نحن الذين علقنا على الحديد قبل وصولهم فقد تحررنا من الخوف إلى حد ما وهذا بعد أن ألفنا الجلادين ولكن الشيء الذي لم استطع أن اتحرر منه رغم محاولات المتكررة كان الألم وكم حدثت نفسي أن الألم عبارة عن فكرة موجودة في مركز ما من مراكز المخ وبفكرة أخرى أقوى منها أستطيع أن أتغلب على الفكرة الأولى وهكذا يختفي الألم ليفسح مكانا للفكرة الثانية كنت أحدث نفسي هذه الأحاديث في كل مرة أعلق فيها وأركز تفكيري وسرعان ما يتبدد كل شيء عند أول لفحة من لفحات العذاب وربما كان تصور هذا صحيحا ولكن لابد للفكرة البديلة أن تفوق الألم عنفا وسيطره وقوة كان التعذيب في أبي زعبل يعتمد أول ما يعتمد على القهر الروحي التجريد من الملابس فتضيع قيمة الإنسان أمام نفسه ويشعر أنه شيء مباح لا قيمة له ولا وزن ثم الإهانة الفائقة التي تهز كيانه هزا عنيفا مزلزلا وبعد ذلك الضرب المبرح والكي بالنيران والتجويع والعطش الشديد وكانت آلة الضرب الأساسية في أبي زعبل هي الهراوه ولذلك حكمة فالهراوة لا تترك أثرا كبيرا في الجسد أو من الممكن أن يداوى هذا الأثر بعد حين قريب أو بعيد ولو أنها قتلت أشخاصا في أحيان كثيرة وكانت المباحث العامة لا تلجأ للصياط إلا فيما ندر وربما لمزيد من الإرهاب والتخويف فلصوتها فحيح يبعث الخوف في أشد القلوب جسارة ويكمن الفرق بين المباحث العامة في أبي زعبل والمباحث الجنائية العسكرية في السجن الحربي أن الأولين أكثر مهارة وفنًا في التعذيب وكان الاخرون أشد قسوة واستهانة فلا عجب أن يكون عدد القتلى في السجن الحربي ضعفه مرتين في معتقلات المباحث العامة كان صديق الذي كشف ما كنت أخفيه يقضي معي أمسيات شهر أبريل ومايو من عام النكبة عام 1965 في استذكار الدروس ولعل من المناسب أن أعرج على ما كنت أود أن أخفيه عن المباحث العامة مجرد نشاط ديني وثقافي دراسة لأحوال العالم الإسلامي إلقاء محاضرات يعدها بعض منا تلقى كل حين من الوقت عندما يتسنى ذلك وكنا قد بدأنا بداية طيبة حتى فتح باب الاعتقال والتشريد وكان لقاؤنا للاستذكار, للاستذكار ثم لاستكمال هذا النشاط ولو كنت حكيت لهم هذا لما صدقوني وفكرت وقدرت ورأيت أن أخفي هذا عليهم ثم جاء المسكين وقص عليهم القصة ببساطة في أول الأمر ولم يكن هذا التبرير كافيا عندهم فلا شك أننا كنا نجتمع في مؤامرة لقلب نظام الحكم كان الشعب بأكمله يتآمر لقلب حكم عبد الناصر وهكذا كانت تظن أجهزة الأمن العديدة في مصر وكان لابد لصديقي أن يعترف أن الأمر مؤامرة بعد أن أخذ نصيبا من الضرب يفوق العقل وحتى يكون التآمر واضحا لا بد من سيناريو جيد وكان من الصعب إعداد مثل هذا السيناريو الجيد بعكس الاعترافات فمن السهل التوقيع على الاعترافات وقد رأيت أنني في جولة التحقيق الأولى كتبت ما أملاه علي الرائد فؤاد علام ووقعت عليه بإمضائي ولعلي لا أذكر الآن ماذا كتبت بالضبط ولكنه كان سيناريو هزيلاً لتآمر مزعوم ضد حكومة كرهها الشعب من أعماقه وصار ينتظر ساعة الخلاص منها قلت للرائد لا مانع من توقيع اعترافات جديدة ولكن أليست الاعترافات الأولية كافية وانتلأ صوته بالغضب وهو يزمجر احنا بنزور يا ابن الكلب نريد حقائق ولم يكن أمامي عند ذلك غير الاستسلام للتعذيب وإطفاء السجاير في أنحاء جسبي حتى أن وجهي صار منقرشا من كي السجائر لمدة طويلة وزاد الطين بلة اعتقال آخر من أصدقائنا وكان شديد الخوف يصيبه الفرق من أقل شيء وساعد هذا في إعداد السيناريو الخاص بالتآمر المزعوم ولم تعد هناك فائدة من الدفاع بل علينا أن نتقن الكذب حتى ننجو من العذاب فالاعتراف بالتآمر لا يكفي بل يجب أن تكون الأحداث متناسقة ومنسجمة مع بعضها البعض وكما تكثير كثير من الشهداء من أجل هذه الغاية بلا فائدة وكانت العبارة المشهورة على أسنة المحققين سوف تموت ليس في هذا الشك ولكن لا بد أن تتكلم أولا كان الأمر كما قلت أجهزة الأمن تنظر إلى الشعب كله على أنه متهم بالتآمر ضد نظام عبد الناصر وكل ما ينقص هذه الأجهزة هو جمع أدلة الاتهام لتقديم المواطنين للمحاكمة وكان لابد لهم من هذا ليثبتوا أنهم جديرون بالوظائف والمناصب التي يتسنمونها فلو كانت الأمور هادية مستقرة والشعب منصرف إلى حاله يصنع الحضارة كما يقول بعض المؤرخين فما فائدة وجود هذه الأجهزة التي لا أول لها ولا آخر ومن أين تدفع المخصصات الضخمة الكثيرة للحفاظ على أركان الدولة كانت المسألة مسألة حياء في المقام الأول بالنسبة للمباحث العامة والمباحث العسكرية والمخابرات العامة والمخابرات العسكرية ومخابرات رئاسة الجمهورية ومكتب المعلومات التابع للمأسوف على شبابه سامي شرف سكرتير عبد الناصر وكان لكل من هؤلاء اكثر من مخبر في كل شارع وكل قرية وكل مدينة وكل مصلح حكومية او غير حكومية وكان عدد المخبرين التابعين لاجهزة الامن اكثر من عدد المواطنين في ذلك الزمن الغابر الذي ذهب ولن يعود باذن الله الفصل السابع ذكريات من معتقل أبي زعبل مكثت في أبي زعبل سبعة عشر يوما فقد دخلته يوم الثامن والعشرون أغسطس وغادرته في الثالث عشر من سبتمبر من نفس العام 1965 ولم أذق في هذه الأيام طعما للراحة في أية لحظة من اللحظات وقد يسر لي وجودي في المحمصة أن أرى أشياء عجيبة غريبة مثلا اعتقلوا أحد المواطنين وعند تفتيشه وجدوا في جيبه قائمة فيها أحد عشر اسما وكان من الطبيعي أن يعتقل أصحابها لم يكن صاحبنا يعلم وكان معلقا بجانبي على الحديد وزاد اشتباه رجال المباحث في أصحاب هذه الأسماء عندما وجدوهم من الطلاب ولا يزيد أكبرهم عن عشرين عاما فلا شك أن هؤلاء هم الخامة الجيدة للتآمر ضد نظام الحكم واستمر ضرب أصحاب الأسماء أكثر من ثلاثة أيام حتى يعترفوا بما كانوا ينتوونه من انقلاب ضد نظام الحكم بلا فائدة فلم يكن هناك تنظيم ولا يحزنون وأشرفوا جميعا على الموت وفي النهاية اضطروا لسؤال ذلك الرجل الذي وجد في جيبه القائمة وكان من السخرية البالغة أن يعلم الجميع بعد ذلك أن صاحبنا قد اختار هذه الأسماء ودونها دون علم أصحابها ليشكل منهم فريقا من كرة القدم في نادي القرية ومن الأشياء الطريفة أيضا أنهم يكتشفون حديثا معينا دار بين زيد وعمرو من الناس في مقهى من المقاهي في يوم من الأيام فيتم اعتقال رواد المقهى لاستكمال التحقيق بالطريقة التي نعرفها والتي حكيت عنها آنفا كان الأمر بالغ الإثارة وبالغ الغرابة أيضا ففي أبي زعبل رأيت الابن وهو يجلد أباه بالصوت والأب يصرخ والابن يصرخ أيضا وقد انتابت الجميع حالة شبيها بالصرع الذي كان يحكي عنه ديستو يوفيسكي في كتاباته ولم أنس تلك الليلة من ليالي أبي زعبل بعد أن امتلأ المعتقل عن آخره بالمعتقلين إذا بهم يصدرون أمرا بأن يضع كل واحد العصابة على عينيه ولعلكم تذكرون أن بنية المعتقل مكونة من ثلاثة طوابق وصدر الأمر الثاني وكان ينفذ تحت الضرب بالهروات كان على جميع العنابر أن تتجمع في فناء المحمصة وكان على جميع المعتقلين أن ينزلوا على أيديهم أن ينزلوا على أيديهم وارجلهم ويصدرون صوتا شبيها بصوت الأغنام عندما تصدر عن المرعى الخصب عندما تصدر عن المرعى الخصب ولم يكن ان بنظام بطبيعة الحال فالكل عاريا والكل معصوب العينين فكانت موجة عارية من البشر تنساب بائسة على درج المعتقل تحت وطأة الهراوات وصيحات التخويف والقهر واقتضى فناء المحمصة بذلك العدد الكبير وكان بد من جلد هذا العدد جميعا واحدا واحدا ولم يكن الحرس يكفون لهذه المهمة الشاقة فاستعانوا بكل من وجدوه في ذلك اليوم من موظفين مدنيين وممرضين والذين يعملون في مخبز قريب تابع لليمان أبي زعبل وجلد الجميع جلد الجميع جلدا وحشيا رهيبا لم ينجو شيخ أو مريض أو جريح أو طفل وسمعنا أنها أوامر رئاسة الجمهورية بجلد ذلك الجمهور الغفير جلد في هذا اليوم جلد في هذا اليوم أكثر من ألفين شخص يسبحون الله تعالى وما نقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد كل من كان في المعتقل في ذلك اليوم كان الجميع يعصبون أعينهم ويتخبطون وهم مذعورون وتعالى صراخ الجميع في الفضاء مع عتمة الليل القاتمة ولا مغيث الشهود على هذا الحادث كل من كان في معتقل أبي زعبل السياسي في النصف الأول من سبتمبر أيلول عام 1965 وأغلبهم لا يزالوا على قيد الحياة ولن أنسى في ذلك اليوم ضابط الشرطة حديث التخرج الذي كان يبكي بحرقة في زاوية من مناظر التعذيب المفزعة وفي أبي زعبل كان بجواري على بعد أمطار شخص ظل يطلب الماء ليشرب طول الليل ولم يسقه أحد وفاضت روحه عند الفجر وسكن إلى الأبد ولعل أحدا من الذين استضافتهم المباحث في أبي زعبل لا ينسى ليلة الحادي والثلاثين أغسطس الرهيبة يوم أعلن عبد الناصر بنادي الشباب السوفيتي بموسكو اكتشاف مؤامرة للإخوان المسلمين. وأنه عفى عنه عام 1954، ولكن هذه المرة لن تكون هناك رحمة. وقد صدق، وقد صدق، فقد تحول المعتقل بعد هذا التصريح إلى سلخانة بشرية، مسلخ. وفي أبي زعبل رأيت شقيق الأصغر مع عدد كبير من أصدقائي، وهم يجلدون عراتا من ملابسهم. وفي أبي زعبل ودعت كل أمل في المستقبل. في حين سلمنا ضابط الترحيلات وكان الضابط الذي استلمنا قد دقق في الاستلام وصار يحصي المعتقلين بحرص فقال له لا تهتم أي عجز في العدد ممكن أن أسدده كأنما يسلمه قطيعا من الخراف وفي أبي زعبل رأيت الدكتور أحمد الملط أستاذ جراحة القلب وهو يركل ويضرب بكل أدوات الضرب المعروفة وغير المعروفة حتى فقد النطق وهناك أيضا رأيت مئات الأبرياء لا يعلمون السبب القبض عليهم وحتى الذين اعتقلوهم لم يكونوا يعلمون أيضا وفي أبي زعبل أعرفت أن وسائل التعذيب والإرهاب التي استخدمتها المباحث العامة ضد المواطنين فاقت كل ما تم في عصور الإرهاب والاضطهاد عند الرومان أو الفرس أو في عهود الاضطهاد الديني المختلفة أو محاكم التفتيش فقد قرأت عن هذا في كتب التاريخ ولكن ما جربته بنفسي كان شيئا مختلفا تماما عن كل ما سبق أن قرأته وكان يفوقه همجية وفحشا وإمعانا في التنكيل ولا أنسى ذلك اليوم الأول لاعتقالي، يوم تكلم معي أحد الضباط بالمنطق وقال لي لقد سمعت أنك مثقف ودائم للطلاع والقراءة لعل هذا يشفع لي عندك بالنسبة لي لن أفعل معك شيئا لا يمكنني أن أضرب إنسانا مهما كان المبرر قويا وملحا ولكن هل قرأت شيئا عن محاكم التفتيش نعم وفي صوت فاحت وفي صوت فاحت منه رائحة الحزن قال هذا الضابط ما ستراه في هذا المكان يفوق ما قرأته يفوق ما قرأته بشاعة وقلت له في فزع ولكن أيفعل هذا معي نعم ولماذا يستثنونك ألا يشفع لي شيء لا والله لا الله نفسه ولا الله نفسه يستطيع لك شيئا. ولا الله نفسه يستطيع لك شيئا. ثم أكمل بصوت كفحيح الأفاعي هذا المكان لا يدخله الله ولا يعلم عنه شيئا. هذا المكان لا يدخله الله ولا يعلم عنه شيئا. هذا المكان لا يدخله الله ولا يعلم عنه شيئا. واستر بنفسك مدى صدقي وماذا أفعل؟ تكلم قل ما تعرفه. احكي عن كل شيء المؤامرة واتصالك بالمتآمرين ليس هناك شيء من هذا لا فائدة المفروض أنك تعرف وهكذا كان كل إنسان يدخل هذا المكان الذي لا يدخله الله الذي لا يدخله الله في زعمهم عليه أن يكون متامرا ضد الحكومة وإلا فهو يغامر بروحه تحت وطأة تحقيق لا يعلم كيف تكون نتيجته ولقد صدق الضابط معي في واحدة وكذب في الأخرى صدق حين قال إن التعذيب الذي سأراه يفوق ما كان يحدث في محاكم التفتيش في ظلمات القرون الوسطى فقد كان هذا ما رأيته فيما تلى ذلك من أيام ثقال طوال تنكيل جعل الكثير يتمنى الموت في كل دقيقة وكل لحظة وآلام نفسية مزقت نفسي وروحي من جراء ما رأيت من أناس يلفظون أنفاسهم تحت وطأة الصياط وأنا أعلم أنهم أبرياء وكان منهم من يتمتع بروح بطولية عالية فقد كان بعضهم يسخر من الجلادين ويهزأ بهم وبينه وبين الموت لحظات وكذب الضابط حين قال إن هذا المكان لا يدخله الله ولا يعلم عنه شيئا فقد كان الله هناك ورأيته مرارا وأنا تحت وطأة الهول القاسية وما أظن أنني كنت أعرفه سبحانه وتعالى معرفة حقة قبل أن أذهب إلى ذلك المكان الذي يقوم على الشاطئ الآخر من الحياة وفي أبي زعبل رأيت المهندس الزراعي محمد نجيب زكي ذلك الذي كنت أعرفه منذ مدة وكانت علاقتي به صبحيا كان يسكن مع الصديق محمد الغنام الذي كنت أتردد عليه وخرج الجميع من كلية الزراعة الدفعة المنكودة دفعة يحيى حسين وفرقت الأيام بينهم وذهب كل في حال سبيله وقابلته أنا ومحمد الغنام في الطريق صدفة عندما كنا نسير في حي الزيتون ذات مساء وكان لقاء وأشواق وسلام وعرفنا أنه يعمل في محافظة سهاج في مديرية الزراعة ولحظه التعس أنه كتب عنوانه على قصاصة صغيرة من الورق وسلمه للصديق الآخر ومرت الأيام ولم يلتقي بعد ذلك وجاء بصاحبنا محمد نجيب زكي مكبلا بالحديد من سهاج وهو يضرب أخماسا بأسداس وفي أبي زعبل سئل عن التنظيم سؤال الملكين وكان عذابه قاسيا شديدا مريعا وهو لا يدري شيئا ولا زلت, ولا زلت أذكر عندما رأيته وهو يزحف عاريا والحديد في يده وهو يكاد يجن من شدة الألم واضطر في النهاية واضطر في النهاية أن يعترف بعضويته للتنظيم السري وحاول أن يجعل لاعترافاته وزنا أو قيمة فلم يفلح فهو لم يكن يعرف شيئا عن التنظيم ولم تكن ثقافته لتسمح له بالتصور المعقول في مثل هذه الأمور أصيب هذا الشخص بانهيار عصبي لازمه سنوات الاعتقال ثم أفرج عنه محطما كئيبا بعد ثلاث سنوات الفصل الثامن الذهاب إلى السجن الحربي قضيت ليلة الثالث عشر سبتمبر أيلول 1965 ساهرا معلقا على الحديد في المحمصه وعندما أشرق الصبح سحبت معصوب العينين إلى الفيلا المجاورة للمعتقل والتي يجري فيها التحقيق وكان يوما مرهقا حارا ضربت فيه ضربا فاق ما مر بي من أيام الجلد والتعذيب وجد الرائد فؤاد علام يعتصرني عصرا ليحصل على معلومات وهمية جديدة. وكنت أؤكد في كل دقيقة أنه لا يوجد عندي غير ما سبق أن قلته له من أن قلته له من قبل. لست عضوا في التنظيم واسأل أصحاب التنظيم. وعلاقتي ببعض أفراده كانت علاقة صبحية ولم يفكروا في ضم إليهم في يوم من الأيام اسألوهم طيب وعلاقتك بحزب التحرير الإسلامي دي مصيبة اي دي لا علاقة لي به والكتب التي ضبطت في منزلك من منشورات الحزب كانت تباع في مكتبات القاهرة وأرسلوا واحدا من حضرات المخبرين يأتيكم منها بالمئات وما سر اهتمامك بهذه الكتب الثقافة المعرفة لابد للإنسان أن يكون داريا بما يدور حوله من أحداث وصلنا إلى بيت القصيد لابد أنك تعرف شيئا عن تنظيم الإخوان لا حول ولا قوة إلا بالله لماذا أنت تقول إنه بد للإنسان أن يكون واعيا بما حوله واهتماماتك إسلامية وتنظيم الإخوان يقع تحت هذا النطاق يا أفندم هذا التنظيم الذي تتكلم عنه سري أم علني سري يبنى الكلب فكيف يتسنى لي معرفته إذن وفي ثورة جامحة يقول الرائد يبنى الكلب ما كلهم قالوا إنك في اللجنة الخماسية يا نهار أسود اللجنة الخماسية مرة واحدة هذا كلام غير صحيح وغير منطقي اسألوا اللجنة الخماسية وإذا سألناها وظهر أن هذه هي الحقيقة في هذه الحالة يحل لكم الضرب بالرصاص في هذه الحالة سوف تضرب بالأحذية حتى تموت هكذا في حوار متكرر المضمون نفسه وربما الألفاظ نفسها وعند العصر أدخلت ثانية على الرائد فؤاد علام وبلا مقدمات سألني هل تعرف شعبان بتاع الخنكة وما حكاية شعبان هذا يا ابن الكلب لما سألك تجاوب. كام صفعة وكام كرباج على أكتافي حاضر يا فندم ها تعرف شعبان بتاع الخنكة كلا لا اعرف واحد بهذه الصفة وليس من معرفي من يدعى شعبان ولم يكن لي في اي يوم من الايام معرفة بشخص اسمه شعبان وعلى استعداد لكتابة اقرار بذلك فكر فكر جيدا يا فندم أنا فاكر وعلى ثقة من أنني كذلك لا أعرف شخصا اسمه شعبان سواء كان من الخانكة أو من أي بلد آخر أنت مصيبتك ثقيلة وهل هناك مصائب أثقل من هذا ستعرف الآن إذا كان هناك ما هو أثقل من هذا أم لا سوف ترى والله العظيم ما أعرف أحد اسمه شعبان دعك من هذا جهز نفسك سوف تذهب الليلة إلى الحرب. ولو أن شخصا أطلق علي الرصاص في هذه اللحظة لما شعرت تجمع الخوف والهلع في قلبي مرة واحدة فقد كنا في تلك الأيام نسمع أساطير عن السجن الحربي وبالرغم من كل ما مر بنا من عذاب فقد كنا نعلم أن عذاب السجن الحربي لا يفوقه عذاب غير عذاب الآخرة ولم أفكر لحظة أنه يمكنني, يمكنني الذهاب إلى هناك واستعدت رباطة جأشي عندما ظننت أن هذا الكلام لن يعدو إرهابا وتخويفا من الرائد أما الذهاب إلى هناك فذاك شيء بعيد جدا أين نحن من السجن الحربي واطمأنت نفسي قليلا اقترب الملازم عصام الشوكي ورفع العصاب عن عيني وطلب مني أن اتبعه إلى المعتقل حتى آتي بحاجاتي, حتى آتي بحاجاتي وأسلم ملابس السجن فقلت لنفسي هذا إمعان في الإرهاب والتخويف فلا, فلا أتظاهر بالخوف لأرضي غروره وسلكنا الطريق إلى المعتقل وكانت أول مرة أسير فيها مفتوح العينين ورأيت أكوام الزلط التي كنت أتعثر بها والأشواك التي طالما أدمت قدمي في ذهابي ورواحي ورأيت الحرس فوق الأسوار شاكي السلاح وينظرون في من كأنهم الشياطين وعند باب المعتقل رأيت عربة كبيرة من النوع الذي يستخدم في نقل المعتقلين مثل الأخرى التي جئنا فيها من معتقل القلعة ولعب الفأر في عبي ربما يكون الأمر جدا جدا وتكلم الملازم عصام الشوكي وكأن صوته يأتي من مكان سحيق أنت ستذهب إلى السجن الحربي الآن لماذا؟ لا أدري لماذا يطلبونك ولكن لو ظهرت لديك أقوال أخرى غير التي قلتها فمعناها أننا لا نعرف عملنا وهذا وحده سيكون كافيا لقتلك عندما تعود إلينا مرة أخرى وهبطت علي الشياطين الخوف من كل مكان المسألة جد إذن ساعدني يا رب ودخلت ودخلت مخطوف اللون شارد الذهن وبجوار السلم كان يجلس 22 ممن سيذهبون معي إلى الحرب ونظرة واحدة ناحيتهم تبين الحالة السيئة من الخوف الذي يركبهم كانوا يجلسون القرفصاء صفر الوجوه ناكس رؤوسهم وأغلبهم كان يرتعد رغم شدة الحرارة وسلمني الملازم عصام إلى الرائد قائد الرحلة إلى الجحيم وسألني أين ملابسك التي اعتقلت بها فوق في العنبر أسرع يبنى الكلب وأتي بها على الفور ودخلت العنبر فوجدته قد اكتظ على آخره بالمعتقلين وأصبح شبيها بالاتوبيس المزدحم وجدت المعتقلين القدامى الذين كانوا معي حين دخلنا فيه لأول مرة ينتظرونني وتقدم أحدهم وواساني شد حيلك احنا عرفنا أنك ذاهب إلى السجن الحربي الموت حق والساعة حق والله يبعث من في القبور وصرت أتمتم بدعائي وأحاول أن أستجمع نفسي فلا أستطيع وارتديت بذلتي التي اعتقلت بها ولففت ملابس المعتقل ووضعت في اللفة القروان والطبق الصغير والملعقة الألمونيوم الجديدة وكنت أول من استعملها بعد أن صنعت وودعني كل من في العنبر بالدعاء ودعهم لشخص يساق إلى الموت هبطت إلى الدور الأول حتى أسلم هذه العهدة الحقيره وأستلم أماناتي وكانت عبارة عن ثلاثين قرشا كانت كل ما معي لحظة اعتقلت وصرت بعد ذلك أتنقل بها من معتقل إلى معتقل وقد أحسست ساعتها أن المعتقل عزيز على نفسي لأن المكان الذي أنتزع إليه شبيه بالجحيم لحظتها أدركت نسبية الأشياء والأمر الذي ملأني فزعا أنني رأيت الجلادين وهم ينظرون ناحيتنا نحن الزاهبين إلى الحرب نظرة مليئة بالشفقة والرسائل العميق معنى هذا أنهم يعلمون أن الذهاب إلى هناك يعني عذابا أكثر مما يدور في هذه الطاحونة ومعناه أيضا أن ما يجري في السجن الحربي قد أثار الشفقة في هذه القلوب المتحجرة شديدة القسوة أين نجايا رب لابد أن يبلغ الكتاب أجله وفي قيد من حديد وضعوا كل اثنين, اثنين منا ثم ربطوا هذه القيود في جنزير طويل وهكذا أصبحنا جميعا كتلة واحدة ربط الالم, ربط الألم بينها ولم ينسوا أن يعصبوا أعيننا وتم هذا كله في جو من الإرهاب الشديد الذي تمثل في الركل والصفع والسب القبيح ثم ألقوا علينا تحذيرا أخيرا من يفتح فاه بكلمة في الطريق سيكون مصيره الضرب بالرصاص دون رحمة أو شفقة ولم يكن لهذا التحذير قيمة فلم تكن عند واحد منا رغبة أو قدرة على النطق بكلمة ونحن في طريقنا إلى السجن الحربي حيث الموت الذي لا لون له وما كان الموت بالشيء الذي يخشاه واحد فينا بل العذاب وكان معنا في هذه الشاحنه اثنان من المخبرين كنا نحن نرتعد من الخوف وكانهما يسخران منا ويسباننا قال احدهما يكون حظكم من السماء لو نزلت هذه الشاحنة في الترعة ومتتم عن آخركم وكانت السيارة تسير في طريق ترعة الإسماعيلية وأمامها عربات شرطة وخلفها كذلك وهكذا فهمنا من كلام المخبرين ثم قال الثاني أنتم لا تدرون ما ينتظركم في الجحيم الذي تذهبون إليه ووجدت شفتي تهمسان بدعاء حار لله سبحانه وتعالى أن يستجيب لهذا المخبر وتسقط الشاحنة بنا في الترعه ونغرق عن بكرة أبينا وتمنيت لو كانوا اتموا شنقي في يوم مضى وقدر الله أن نعيش التجربة ولم تسقط العربة في الترعه وعلمت فيما بعد أن كل واحد من الذين معي قد داعبته الأمنية نفسها وتوجه إلى الله عز وجل بالدعاء وبعد حوالي ساعتين من السير بالشاحنة على ضفاف ترعة الإسماعيلية التي لم نرها في رحلتنا وملامسة الضجيج في شوارع القاهرة الهادرة بالأصوات المتباينة وهي لا تعلم عن منكوب الرحلة البائسة ثم التسكع قليلا في بعض أقسام الشرطة وفي مبنى المباحث العامة وفجأة وجدنا الضجة تخفت والضوضاء تتضاءل ثم لا يقطع علينا خوفنا غير صوت محرك الشاحنة عند ذلك علمت أننا قد دخلنا في منطقة مدينة مصر حيث يقبع السجن الحرب الرهيب بجدرانه الحجرية الباهتة وبوابته السوداء حيث يتحدى الحرية والشعب في سلاطة ووقاحة وكان عقلي يمور ويثور وروحي تتخللها الأفكار على مدى قسوة الإنسان بأخيه الإنسان في هذا المكان الرهيب الذي يسمونه بالسجن الحربي ولماذا يطلبونني فيه وماذا يمكن أن أجد هناك ووقفت الشاحنة وفي لحظة تجمد الزمن في ذهني من الخوف ثم استيقظت بعد فترة غير محدودة في شعوري على صوت الجنزير الحديدي والقيد في يدي يشدني يشدني إلى خارج الشاحنة كنا جميعا مقيدين في سلسلة واحدة سلسلة باردة صلبة قاسية تبعث البرودة في الأعماق رغم سخونة الهواء الجاف في سماء مدينة مصر. ونزلنا من السيارة على عجل وعيناي معصوبتان ووصل إلى أذني صوت ضئيل سرعان ما على وارتفع حتى صار مجسما مخيفا يملأ أذني وكياني كله. كان هذا الصوت هو صوت الصيات، هو صوت الصياد وهي تمزق الهواء والأجساد وتعوي بين هذا كله عواءا مخيفا. كأن ذئاب الأرض قد اجتمعت جميعا في صعيد واحد. ثم صراخ الإنسان المتعالي في الفضاء العريض صراخ لا تستطيع, لا تستطيع تمييزه أهو لرجل أم لمرأة أم لطفل وكان الثلاثة يجلدون في السجن الحربي وخيل إلي وقتها أن الدنيا قد أصابها صمم وأن الحضارة قد لحقتها عفونة قضت على روحها وقتلتها وأدرجتها مدارج الفناء لقد وصلنا إلى السجن الحربي كنا وقوفا أمام البوابة ونحن نرسف في القيود والسلاسل وعيوننا, وعيوننا مغمضة والصراخ يتعالى ثم الجند يسوقوننا بعد ذلك بالصياط سوقا منظر غريب, منظر غريب فريد لم أكن أتصور وجوده إلا في كتب التاريخ حينما تصف عصرا مغلا في القدم ربما يكون حينما كان كراسوس في فجر الحضارات يقضي على ثورة العبيد ويقتل زعيمهم ستارتاكوس الذي يهدد نظام روم العتيد ربما يكون في المناجم الليبية عندما كان الرومان يقتلون العبيد بعد يوم من العمل الشاق المرهق الذي يستمر طوال النهار وشطرا من الليل ربما حين كان رمسيس الظافر يسوق الأسرى من بلاد الجيثين وبلاد بونت ربما في مزارع القطن والسكر وفي العالم الجديد في القرن السادس عشر والسبع عشر ربما وربما في أي زمن من أزمان التاريخ إلا أن يكون هذا في القرن العشرين وفي مصر كان ذلك بعيدا عن ذهني هذا يحدث في قلب الحضارة من ناحية الزمن حيث تسترع الثقافات وكلها يمجد الإنسان وحريته تجاه الحياة كانت الصورة في خاطري وقتها إصابة من قطاع الطرق تخطف الناس من منازلهم وتذهب بهم إلى مكان مظلم مجهول ولا أظن أن رجال الجستاب في عهد اللعين الراحل أدول هتلر كانوا على قدرة من الإذلال والتحطيم مثلما ما أوتي هؤلاء الناس أي ريح عفنة هبت على مصر في صيف ذلك العام كان الدخول إلى السجن الحربي بمثابة الدخول إلى غابة مظلمة ممتلئة بالحيوانات الضارية المفترسة حتى الحيوانات لا أظن أن قلبها الذي خلقه الله سبحانه قد خلى من اختلاجه من اختلاجة رحمة أو لمسة شفقة أما هؤلاء الناس الذين عذبوني في هذا السجن لمدة عام كامل فلم ينبعث من جوفهم غير ذيح نتنه ساخنة تفسد كل شيء وتقضي على كل ما هو طيب وجميل في نفس الإنسان ومن بين الصراخ طلق صوت رفيع حاد ما هذا هؤلاء معتقلون جدد من معتقل أبي زعبل يا سعادة البيك ولماذا تضعون هذه العصابات على أعينهم هذا نظام المباحث العامة يا سعادة البيك وضحك, وضحك سعادة البيك ماجنة سعيدة وقال المباحث العامة تغمض عيون الناس خوفا من انتقام أصحابها في مستقبل الأيام أما نحن فنقتل ونعذب ثم نقتل ونعذب ولا نخشى احدا ومن يأتي لهذا المكان فعليه أن يكون عبدا لعبد الناصر إلى الأبد وهنا تذكرت السحرة وفرعون وملك مصر أو يموت وإذا نجا من الموت لسبب يخرج عن إرادتنا فسيظل طول عمره يتجنب هذه القلعة الشماء والطرق المؤدية إليها ارفعوا هذه العصابات القذرة من فوق عيون هذه الجردان وصفونا صفا واحدا ووجهونا إلى حائط السور من الداخل ورفعوا القيود الحديدية وأمرونا فرفعنا العصابات من فوق أعيننا وكان الصراخ يرتفع ويصبح اللحن الجنائزي المميز المميز بالدخول في هذه البئر الذي انفتح من جحيم الأرض دون حساب أو تقدير من كل هؤلاء المساكين الذين يواجهون مصيرا مجهولا بين هذه الجدران الصماء القاسية كان عندي بقية من تفكير ساعة, ساعة دخلنا السجن الحربي وقادتني هذه البقعة إلى أن أودع كل أمل وكل امنيه وكل رغبة جميلة أو مريرة وأن أقدر أنني على باب من أبواب الآخرة وأن أترك نفسي بين يدي الله الحانية تفعل بها ما تشاء فقد يكون الخير خير الآخرة فيما هو كائن ولم يكن أمامي أن أفعل شيئا سوى هذا وتمتمت بيتين من الشعر لا أدري من قالهما لا تدبر لك أمرا فأولو التدبير هلك سلم الأمر تجدنا نحن أولى بك منك واعتبرت نفسي ضيفا على الله في هذا المكان الذي يتحدى كل من فيه الله سبحانه وتعالى بعظمته وجبروته ماذا يمكن أن أكتب لكم في هذا المقام؟ إن نفسي ترتعد كلما أتذكر هذه الأيام المريرة وأجدها كلما عاودت النظر تنضح رعبا وألما وسخطا لقد قدر لمن يذهب إلى السجن الحربي أن يرى أسوأ ما يمكن في الحياة وليس في ظني أن مصائب الدنيا كلها تساوي أن مصائب الدنيا كلها تساوي قضاء ليلة واحدة في زنازين السجن الحرب الباردة الشمطاء ومهما كتبت ومهما صورت فلن أوفي هذا المكان حقه من الوصف والتحليل كان من تقاليد السجن الحربي العتيقة شيء يسمونه الاستقبال وكان هذا التقليد يسلمه الزبانية إلى أخلافهم وصار مع الأيام شيئا مميزا وهو عبارة عن تسلم الشخص المنكوب وضربه ضربا شديدا قد يودي بحياته لكي يتعود الذل والطاعة ولا يستطيع أن يفتح عينيه في وجه جلاديه أبدا وكان علينا أن نمر بهذا الاستقبال وكنا نسمع عن هول الأساطير أيام أن كنا في معتقل أبي زعبل هل أستطيع أن أصفه لكم؟ لست أدري ولكنني سأحاول. من بين الجو الذي وصفته قبل ذلك الصراخ والعويل والأنات المتحشرجة والصياط العاوية اللاعقة من دم البشر جاء بالكلاب المفترسة يقودها الجند في سلاسل مربوطة بأعناقها وصارت تعوي وتداعب أقدامنا مداعبة خفيفة ونحن نلتصق بالجدار نكاد نتجمد من الرعب والخوف ثم أتوا بعدد من الجند أكثر من خمسين وكان على كل واحد منهم أن يفعل شيئا وكان هؤلاء الجند مدربين مثل الكلاب تماما وقاموا بأعمال شبيهة بأعمالها في مرات سابقة كما تبين لنا بعد وكان على كل جندي أن يمر على هذا الصف المنكود ويصفع كل واحد صفعة على قفاه صفعة شبيهة بالقنبلة لبشاعتها وقوتها وكان يقف بجانب شيخ عجوز محطم لم يتحمل الصفعة فسرعان ما سقط على الأرض ولا أدري هل سقط من هول الصفعة أم من شدة الخوف المهم أنه تهاوى إلى الأرض وجدت نفسي أنحني إليه وقلبي يتمزق من الصفعة, و... من الصفعة والرحمة والرجل يرسل أنينا مخيفا ويتوسل ويستعطف ثم سكت إلى الأبد لا شك أنه قد مات من الخوف أما أنا فقد أخرجوني من الصف وضربوني جميعا حتى فقدت الرشد ولما أفقت وجدت نفسي ضمن كومة من لحم زملائي فقد ضربنا جميعا حتى تكومنا من شدة الضرب وكانت الكلاب تلغ في الدماء بشراهة ووحشية تلغ في الدماء بشراهة ووحشية وكم نالت الكلاب من اللحم البشري في هذه الليلة ثم صرخوا فينا صرخة مدوية أن ننتبه وقوفا ورغم الآلام العظيمة لم يكن أمامنا غير أن نمتثل ووقفنا وكل ذرة في أجسادنا تنضح بالشكوى والألم والضعف وكان أمامنا, وكان أمامنا أن ننطق إلى حيث نبيت أن ننطلق إلى حيث نبيت ونقضي أول ليلة في جحيم الأرض وصدر الأمر لنا بأن ننطلق إلى السجن الكبير. السجن الحربي عبارة عن سور بداخله بنايات ضخمة يطلق عليها الرقم واحد، وهو السجن الكبير ويتسع لألف شخص حشرا، وبه ثلاثمئة زنزانة تقريبا مكونة من أدوار ثلاثة من أدوار ثلاثة، وهو المكان. الذي قضيت فيه مدة الاعتقال ثم رقم 2 و3 و4 و5 والمستشفى الذي لا يذهب إليه إلا الذين أوشكوا على الموت أو الذين ماتوا فعلا ثم أماكن الإدارة وأماكن التعذيب ويوجد في داخل أسوار السجن الحربي فيلا أنيقة حيث يقيم جلاد السجن الشهير حمزة البسيوني الذي سيظل اسمه لسيقا بتاريخ الارهاب والقتل والتعذيب والتشريد وبجانب هذه البنايات يتوارى مسجد صغير خجلا حزينا مما يجري تحت نظره وبصره وبين البوابة الرئيسية التي يتم عندها الاستقبال الذي استمر معنا اكثر من ثلاث ساعات وبين السجن الكبير حيث سنقيم حوالي مئتين وخمسين مترا وصدر الأمر أن نقطع هذه الطريق الملتوية المجهولة لنا إلى هناك دون دليل تسوقنا سياط الجندي وعلى كل واحد أن يصفع أخاه على قفاه إذا لحق به والويل لمن لا يفعل وصلنا إلى ساحة السجن الكبير منه كين محطمين خائفين وكانت دهشتنا شديدة وخوفنا أشد حين علمنا أن علينا استقبالا آخرا يجب أن نمر, أن نمر به استقبالا محليا في ساحة السجن الكبير كانت الساحة مربعة واسعة ويبلغ عرضها 150 مترا وفي ركن من أركان هذه الساحة التي قتل فيها الكثير من أبناء مصر المسلمين بئر عن يمين الداخل من باب السجن الكبير وبجوار هذه البئر الممتلئ بالماء من ضداء خشبية مستطيلة يأكل عليها حرس السجن عادة وعندما دخلنا الساحة وجعلنا وجوهنا إلى الحائط امتثالا للأوامر هب الحراس صراعا وكانوا يأكلون وقد علمنا بعد ذلك أن هؤلاء الجند لا يفضلون شيئا آخر على الطعام الكثير المنهوب سوى التعذيب ولهذا تركوا الطعام ليحصلوا على متعة أكبر متعة ركلنا وضربنا وجلدنا انتهى استقبال السجن الكبير بعد ساعتين وكان شبيها بالآخر عند البوابة الرئيسية من حيث الطريقة ولكنه يفوقه في الكم ضراوة ووحشية وبعد أن جردونا من نقودنا والساعات التي كانت في أيدينا وأقلام الحبر وبعض الملابس التي كانت تروق لهم اودعونا مخزن رقم ستة جياعا مذعورين نخاف أن نتخطف من الأرض